بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم <تصفيق> تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة مسألة تتعلق بتنزيه الله سبحانه وتعالى أو على بعض المسائل التي هي عبارة عن فروع لتنزيه عن أصل كبير وهو تنظيم الله عن أدعال عما لا يليق عم به جل شأنه وصلنا إلى قوله العجز عن الممكنات العجز عن الممكنات العجز عن الممكنات يستحيل على الله تعالى العجز عن ممكن ما وإيجاد شيء ما في العالم مع كراهيته لوجوده. أي عدم إرادته له تعالى أو مع الظهور أو الغفلة أو بالتعليل أو بالطبع نعم إذا هذا طبعا وجود وجود أمر في العالم من دون إرادة الله سبحانه وتعالى هذا أمر مستحيل إرادة الله تتعلق بالممكنات الحادثة الممكنات التي تحدث بعد عدمها تعلقا ثبوتيا يعني تعلقا إيجابي وزوديا وليس معنى إرادة الله سبحانه وتعالى هو عدم وليس معنى إرادة الله هو عدم اعتراضه غيره ممن يخلق هذا الأفراد أن غيره خالق لبعض الموجودات في هذا الكون يعني لا يقال إن الله سبحانه وتعالى أراد لمجرد كونه لم يعترض بل إرادة الله سبحانه وتعالى هي الفعل نفسه هو التخطيط عين التخطيط هي الإرادة لا يتم القول لأن الله سبحانه وتعالى مريد إلا إذا تعلقت إرادة الله سبحانه وتعالى بالممكنات الحادثة تعلق تفصيلا وليس مجرد أن الله سبحانه وتعالى لم يمنع ولم يعارض الأمور التي سوف توجد معناه إنه سو بل الإرادة هي وصٌ. ثبوتى هذا وصف ثبوتي ليس أمرا تلبيا وهذا هو الفرق بين أهل السنة الذين يقولون ان الإرادة أمر ثبوتي وصف ثبوتي بالمعنى الذي ذكرناه وبين غيرهم الذين يقولون إن الإرادة هي أمر تلبي بمعنى هي عدم الاعتراض الإرادة هي مجرد عدم الاعتراض يعني لو شاء لو شاء الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل العبادة خالصين لأفعالهم لفعل ولكنه شاء أن يجعلهم خالقين لأفعالهم فسمح لهم بخلق الأفعال عندما نقول كيف ما معنى سمح لهم بخلق الأفعال معناه أنه لم يعترض عليهم لم يمنع أن يطلق الأفعال هذا هو معنى الإرادة عند المعتزلة معنى الإرادة إذن هي عدم الاعتراض عدم أن الاعتراض معنى الإرادة عند أهل الثنة ليست في مجرد عدم الاعتراض بل هي تخصيص الممكن هي تخطيط الممكن بالعظيم ما يجوز عليه على النمط الذي سبق وذكرناه نعم تفضل. وحقيقة العجز تعذر إيجاد ما يمكن إيجاده وإعدام ما يمكن إعدامه وهو ضد القدرة والقدرة واجبة له تعالى والعجز مستحيل على الله فيستحيل على الله العجز عنه لأنه لو اتصف تعالى بالعجز. لا يخلو إما أن يكون قديما أو حادثا نعم الآن طبعا سروع في في في شرحي أو في بياني دليلا إجماليا على كون الله سبحانه وتعالى ليس عجدا وهو عرف العجل بأنه تعذر إيجاد ما يمكن إيجاده أو تعذر إعدام ما يمكن إعدامه تعذر إعدام ما يمكن إعدامه أو تعذر إيجاد ما يمكن إيجاده فإذا تعذر هذا بيكون هذا التعذر لمانعا ليس راجعا لنفس الإرادة فإذا كان الأمر محل التعلق هو أصلا في ذاته يمكن وجوده أو يمكن عدمه فإذا يجب أن يكون المانع أمرا غير الإرادة فإذا كان هذا المانع قديم يلزم أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون عاجزا منذ الأزل حتى الأبد وإذا كان حادث فيكون الله سبحانه وتعالى قد تأثر بغيره وغيره أثر فيه طفاته هذا هو تقريبا المعنى الإجمالي للدليل طبعا تعلمون ما معنى الظهور والغفلة والتعليل بالطبع مرت هذه المعاني الظهور والغفلة مرت معنا سابقا عندما عرفنا مفهوم الإرادة ولكن معنى التعليل والطبع أيضا مرة معنى التعليل والطبع هو أن شيء من دون تبطل يظل من الله سبحانه وتعالى فعل بلا توقف على إيش على إرادة بلا توقف على إرادة بمعنى كما أن الشمسة يخضر منها شعاع ال... و... نعم ويخضر عنها ضوء بلا إرادة منها فهذا تقريبا تدور فعلا بلا توقف على إرادة فإن كان قديما لزم أن لا يعدم الاستحالة عدم القديم فلا يوصف المولى تبارك وتعالى بالقدرة لاستحالة جمع الضدين وإذا لم يتصف بالقدرة فينتفي العالم وهذا محال بالمشاهدة والعيان وإن كان حادثا فإن اتصف به مع القدرة لزم الجمع بين الضدين وإن اتصف به مع عدمها لزم حدوثها لأن كل من يضرأ عليه العدم حادث ويلزم من حدوث الصفة حدوث الموصوف، فينتفي العالم ونفي العالم محال بالمشاهدة نعم. هذا حاصل الدليل. نعيد قراءته يعني قسماً قسماً حتى نوضحه ما أمكن إن شاء الله قال إن اتصف الله تعالى بالعجز لا يخلو إما أن يكون قديما أو حادثاً يعني إيش لا يخلو؟ هذا الذي لا يخلو نفس العجز نفس الاستطاف هذا إما أن يكون قديما أو حادثاً فإذا أبطل أن يكون الاتصاف بالعجل قديم وأفضل أن يكون الاتصاف بالعجل حادثا فيترتب على ذلك أن الاتصاف بالعجل على الله سبحانه وتعالى مستحيل مطلقا وهذا هو المطلوب لأن الأمر لا يخلو من الشيء أو من ضده فإذا اتفع عنه الأمران وبطل ثبوته إلا بهما فهو في نفسه إذا يكون مستحيلا ممتنعا قال العجز إما أن يكون قديما أو حادثا لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى اتصف بالعجز وكان هذا العجز قديما فيلزم أن هذا العجز القديم لا ينعدم يلزم أن لا ينعدم ليش؟ لأن القديم لا ينعدم كما قلنا سابقا إذا كانت صفة الله جل شأنه وهي العلم مثلا قديمة فيجب أن يبقى دائما عالما ويستحيل أن يتصف في زمان من الأزمان بما يغاد العلم أو بانتفاء العلم فكذلك نقول بناء على نفس القانون إذا كان العدد المفترض أن الله سبحانه وتعالى موصوف به قديما فيستحيل أن يكون في حالة من الحالات قادرا ولكن ثبت لدينا أن الله سبحانه وتعالى قادر لأنه إحنا لا يجوز أن نمسنا أثبتناه مثل أنه في كل فترة بهذه المئرات من أنت اللي أثبتنا لا إحنا بناء لأنه نحن أثبتنا بعض المقدمات أثبتنا بعض المقدمات كون الله مريد كون الله سبحانه وتعالى قادر وهكذا فهل يجوز مع إثباتنا قدرة الله جل شأنه هل يجوز افتراض ثبوت العجب له جل شأنه أيضا يستحيل يستحي لأن هذا العجب إما أن يكون قديما فيلزم أن لا يكون الله سبحانه وتعالى قادر منذ الأزل. وهذا مستحيل لماذا لأننا أثبتنا أن الله قديم قادر منذ الأزل هذا أول سؤال قال فلا يوصف المولى تبارك وتعالى بالقدرة في اتحالة جمع الضبيان ما هما الضبيان هنا هم هم هنا؟ القدرة القديمة المتحقق بالورهم والعجز القديم المفترض مش بالاثنين يعني بالأوهام. <تصفيق> أنتم تحكوا سجع يعني <تصفيق> في إيه بنفترضه بنسميه نحن عز عز هذا مفترض يعني تقدير ذهني تقدير ذهني قدره بعض الناس فنحن بنقول ما أثبتناه بالقدرة فهو ثابت بالبرهان ولكن ما افترضتموه من ثبوت العز له ومن كون هذا العجز قديما هذا محل البرهان محل طلب البرهان عليه نحن مش إنه مجرد فرض معناه إنه ليس لا؟ لا بنشوف هل إذا سلمنا بطحة هذا الأمر يلزم إمكانية الجمع بينه وبين ما أثبتناه سابقا إن أمكن الجمع ما في إشكا وإن لم يمكن الجمع فنرد ما تم اقتراحه كفرض من دون استدلال هذه هي الطريقة التي يجب أن يسير عليها الناس في تفكيرهم وإلا إذا الإنسان قبل في ذهنه أن يجمع بين النقائض إذا ترى في ااا يعني اختلاف في التفكير، نعم نوعا ما نتصفط طبعا قال وإذا لم يتصف بالقدرة، فينتفي العالم وهذا محال بالمشاهدة والعيان. ليس لأنه أصلاً نحن لم نثبت ال نحن أثبتنا العالم موجودا فاستدلنا أثبتنا بالمشاهدة والعيان. م محتاجنا لدليل على ثبوت العالم. محتاجنا ل لدليل حتى نعرف أن العالم موجود يعني لا يجوز أن يأتي واحد ويقول ما الدليل على ثبوت ووجود العالم على المشاهدة إن بالمشاهدة. ومن أنكر الحسة أنكر العقليات كلها أنكر العقليات كلها فمن أنكر ما هو معلوم بالمشاهدة يعني هذا يتعذر بعد ذلك اتيام دليل الاتيام بدليل له على ثبوت العالم إذا العالم ثابت بالمشاهدة والعيام إذا فرضنا أن أن هذا العالم ثبت وجوده، أيقام وجوده، ودام وجوده بإش بتعلق القدرة الإلهية به، فنحن الآن لو فرضنا أن هذه القدرة حل محلها العد، طب أي شيء يقوم العالم؟ نحن أثبتنا العالم بتعلق القدرة به. أثبتنا وجود العالم لأن القدرة تتعلقت به فلو فرضنا الآن أن هناك ليس هناك قدرة بل هناك عزل فإذن ينتفي وجود العالم ولكن انتفاء وجود العالم مستحيل انتفاء وجود العالم مستحيل ليش؟ لأن نشاهده بالعين. وأضحكي في المسألة؟ طبعا قد يبدو لبعض الناس أن هذا الطريق، هذه الطريقة من الاستدلال يعني نوع من المغار ال ال يعني تبي ولكن في الحقيقة يعني في عندما نتعمق إن شاء الله في في التقطيلات الدقيقة لهذه البراهين ترون إنه هذه الأدلة هي براهين تامة وبراهين كاملة لا تحتاج لأي شيء غريب عنها وليست عبارة عن مجرد مصادر على المطلوب يعني إذا قلنا إنه الدليل على وجه الله أن العالم حادث وكل حادث لابد له من وحدث ممكن يجي واحد يحكي شو هالدليل هذا يعني شو اللي معرفنا انه العالم حادث مثلا بعد ذلك عن يوجد عندنا أدلة على ان العالم حادث فاذا اثبتنا له لهذا الانتان انه هذا العالم اولا قد فرع الحدوث اثبات الوجود اول شيء قبل ان نثبت حدوثه يجب ان نثبت وجوده فطريقة اثبات وجود العالم قد يوجد هناك بعض الناس يغالطون أو يعني يعارضون في ثبوت العالم فيقولون أن هذا العالم مجرد أوهام أو عبارة عن أمور ثابتة في الخيال والأزهام ولكن العالم العالم إذا قلنا إنه موجود وتبوت وجود العالم بالضرورة فيستحيل بعد ذلك أن نشك في هذه الضرورة يعني يستحيل أن يأتي واحد ويقول أن هذا العالم الذي أحسفناه وعرفناه وعرفنا وجوده بالضرورة أنه يمكن أن يكون في نفس, في نفس الأمر معدوما هل يمكن أن يكون معدوما لا طبعا لا يمكن أن يكون معدوما حتى لو جاء لك بألف دليل ودليل ولو قال لك أنه عرفت انعدام العالم بالكشف والإلهام هل تصدقه لو قال لك أنا اللبنة التي أكملت بناء ماء الهدار والتي أتمت وهذه اللبنة هي التي حصل فيها الكشف والإلهام بأن هذا العالم في الحقيقة لا وجود له بل هو مجرد اعتبارات عدمية قائمة في الوجود الإلهي هل تصدق هذا الإبتعاء لا طبعا 100% حتى لو حلف مليون يمين لا نصدق طبعا هذا مش مفخر يعني ولا عبارة عن مجرد نكسي ورحسي لا مطلقا هذا واقع يعني يجب أن يكون الإنسان متثبتا قاطعا جازما بما أداه إليه علمه ووسائل معرفته وأول وسيلة من وسائل المعرفة هي الحزم و جعلنا, لك و جعلنا لكم وجعلنا لكم مستمع والأبصار والأفئلة سمع والأبصار والأفئلة فرعلكم تشكرون أول مرتبة من المراتب وسائل المعرفة هي السمع اللي المحواس والأسئلة لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى على أن جعل لكم هذه الوسائل لكي تعلموا لأن أخرجكم من بطون هاتكم لا تعلمون شيئا إذا هذه وسائل العلم التي بلنا الله سبحانه وتعالى للتمثب بها ولا تقف ما ليس لك به علم كيف نعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، كان عنه كان عن العلم أو الإنسان بيقول بعض المتصرين بيقولوا الإنسان كان عن هذه الوسائل مسؤول يعني أنه أين يذهب ببطره، إيش عمل بعقل وهكذا ولكن ربما يكون أيضاً الوجه الأول له يعني... نعم ب... هذا الذي يقول أن العالم موجود بدليل أنني أقلب العصر فعبان حتى لو قلب العصا فعبانين لا يستلزم هذا مطلقا اسقاط انتفاء العالم مطلقا لا جاء لا نصدقه العلم يثبت بلا شك حتى المُعجزة لا يمكن أن تأتي مُعجزة تدل على انتفاء العالم لاحظ كيف المسألة لأن المُعجزة فرع ثبوت العالم أصلاً المُعجزة هي فرع ثبوت العالم فكيف تدل على انتفائه علم يقين شوف كيف يعني هذه هي عقيدة المسلمين لا يجوز أن يقول واحد ربما يكون الله وتعالى له يد جارحة وربما لا يكون الله علَم. له إما أن يكون وإما لا يكون. المسألة كلمة الله علَم بعد ذلك الله أعلم إنه هل يلزم كفره من يعتقد اليد أم لا يلزم كفر من يعتقد اليد؟ هذه الله علَم ممكن نحكي فيها. أما إنه الله سبحانه وتعالى هل له يد جارحة أم ليس له يد جارحة هذا شغل آخر؟ لأنه إما كذا وإما كذا يتحيل الوجهان الجمع بين الأمرين متحيل. أن يكون اعتقاد الإنسان مؤدي إلى تجويد كون في حال من الحالات وجود يد جارحة لله, لله, لله سبحانه وتعالى وأنا بعيد كلمة يد جارح يعني عضو جذر دائما حتى لا يفهم أن اليد بالصفة القائمة بالله وواحد يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا هذه كناية عن القدرة والعناية والرعاية, والرعاية وغير ذلك فالإله إما أن يكون كذلك أو إما على مطابق لهذا الاعتقاد أو مطابق لهذا الاعتقاد يعني مش من رهيك ومن رهيك تقول الله فإما هذا صح وإما هذا باطل إما هذا صحيح وإما هذا باطل التجويز الأمرين متحيل أما المسألة بعد ذلك إذا قطعنا بأن هذا صحيح وهذا باطل بعد ذلك ممكن يصير الخلاف إنه هل يلزم تكفير هذا أم إن تكفيره فيه, فيه نظر هذه المسألة ترجع إلى جهات ستية نعم قال وهذا محال بالمشاهدة والعيان وإذا وإن كان حادثا ما هو الذي كان حادثا العجز المضرهن أم العجز المفترض مفترض. العجز المفترض لاحظوا إحنا كيف نتكلم عن عجز مفترض يعني واحد بيقول لك لما لا يكون الله سبحانه عاجزا أو غير قادر على خلق مثل فعل العبد كما قال على أن الله سبحانه لا يقدر على خلق مثل فعل العبد واضح كيف المسألة يعني ما تعلق به العبد من أفعال يعني قدرة العبد توجد أفعال نفسيهم هذا ما يقولهم يا فضيلة، فأفعال الإنسان نفسه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلوها، ليس تعلق قدرة العبد بها، فصار تعلق قدرة العبد بها مانعا من تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بها، وهذا هو العجز الحادث، هو عجز حادث، المعترض لما بيقول إنه الله سبحانه موضوع بالعجز القديم لا بل هو عجز حادث عن بعض متعلقات الأمور وهذا هو محل الكلام هنا قال وإن كان حادثا فإن اتصف به مع القدرة لزم الجمع بين الضدين إن كان العجز حادثا واتصف الله سبحانه وتعالى به يعني بالعجز مع القدرة التي هي ثابتة له أقلا لزم أن يكون قادرا وعاجزا وهذا أو مستحيل أو وإن اتصف به مع عدمها مع عدم القدرة لذيما حدوثها ليش؟ لأن كل من يطرى عليه العدم لأنه فرضنا أنه كان قادرا فصار عاجزا إذاً القدرة انتفت عدمت طيب من ما يكون ما, ما يجود عليه العدم هل يجود عليه القدر؟ مستحيل إذاً هي حادثة. كيف تكون حادثة وقد أثبتنا أنها قديمة؟ كيف يقال أنها حادثة وقد أثبتنا أنها قديمة؟ قال ويلزم من حدوث الصفة حدوث الموصوف ويلزم من حدوث الصفة مطلقا مطلق الصفة إذا قامت صفة حادثة بإرادة مهما كانت هذه الذات فيلزم ايش حدوث هذه الذات مطلقا فحدوث الصفة دال على حدوث ايش الموصوف فينتفي العالم ونفي العالم محال بايه بالمشاهدة نفي العالم محال بالمشاهدة هذا تقريبا حاصل و وأما, وأما إيجاد شيء من العالم مع كراهته لوجوده فهو محال لأن الكراهية ضد الإرادة والإرادة واجدة لله تعالى والكراهية مستحيلة على الله. يعني هنا فسر ال الكراهى بإيش؟ الكراهة لم يرد هنا الكراهى اللي هي شرعية أو في السيرة الحقيقية يعني شرعية معنى شرعية يعني تحول في ذا في هي هي يعني الـ الـ الأمر والنهي الأمر هو تنمو يعني هي مش إرادة يعني شرعية وكراه شرعية في لها محل يعني معنى آخر هذا المصطلح المصطلح يعني ابن تيمية جاء به وفي الحقيقة لا يوجد هناك شيء اسمه إرادة كونية وإرادة فرعية بالمعنى والمصطلح الذي يقول به ابن تيمية إنه الإرادة الشرعية والإرادة الكونية لا تتخلف والإرادة الشرعية تتخلف ما يطلق عليه ابن تيمية والإرادة الشرعية هو ليس إرادة شرعية بل هي إرادة الشرع وإرادة الشرع لا تتخلص بمعنى أنما أراد الله سبحانه وتعالى كشريعةه فقد حصلت الشريعة وما يقال بأنه الله سبحانه وتعالى أراد من العبد لاحظ كيف المسألة هو يقول أراد من العبد أن يصلي هو في الحقيقة مش أراد من العبد أن يصلي هو أمر العبد أن يصلي فهو أطلق اسم الإرادة على الأمر والنهي. صار في عنده إرادة شرعية وكرها شرعية. أخذهما من أمر الله سبحانه وتعالى للعباد بالصلاة والذكاء ونهي الله سبحانه وتعالى للعباد عن إيش؟ عن الزنا والفحش وغير ذلك. فقال إذن الله سبحانه على أراد من العباد كذا وكره من العباد كذا. ولكن العباد فعلوا ما لم يرد الله. لهم فعلوا ما لم يأمر به الله. وضح كيف المثالة؟ فلا يطلق على هذا انه إرادة شرعية لا يطلق على هذا الأمر انه إرادة شرعية بل الإرادة الشرعية مش معناها شرعية هنا إرادة الشرع إرادة الشرع معناه أن يوجد الله سبحانه وتعالى السريع وإذا أراد الله سبحانه وتعالى إيجاد السريع فقد وجد السريع أي تشريع أراد الله سبحانه وتعالى إذ فقد تبَغَ وهذا راجع إلى الإرادة التكوينية في الحقيقة المعنى الوحيد للإرادة هو الإرادة التخطيط، الإرادة التي متعلقها تخطيط بعض الممكنات بما يجوز عليها، وبعضي ما يجوز عليها. <تصفيق> نعم. بالنسبة لموضوع الإرادة الإيمانية فهي شائعة جداً. نفس ال... نفس الكلام ولكن هم, هم يعني يقولون بالإرادة الشرعية على أساس أنها نفس فعل القائم بذات الله أو الفعل القائم بذاته، لأنه ما في عندهم لا يثبتون لله سبحانه وتعالى أصلا إرادة هي صفة له. هم يقسمون الإرادة إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. ويستندون في في ذلك البناء على بعض الآيات من القرآن الكريم التي تكلمت عن آل البيت. إنما يريد الله إنما يريد إنما يريد ليذهب إنما يريد ليذهب عنك أهل البيت ويتصفيقكم تصفية. إنما يريد ليظهر. رحكي في المثل. إنما يريد ليظهر عنكم الرزق أهل البيت ويتصفيقكم تصفية. هنا صار هم هم يقولوا هذه الإرادة هي إرادة من شرعية إرادة تكوينية طبعا طبعاً قضهم بالإرادة التكوينية أن الله سبحانه وتعالى أراد بالفعل أراد بالفعل أن يكون أهل البيت أو أهل البيت. متفهرين يعني معقوم، وفي الحقيقة ليس هذا هو معنى الآية لاحظ كيف دخلة اللام هنا إنها يريد ليدهب ما قال إنها يريد إذهاب إنها يريد ليدهب طب اللام في الأصل في أصل العضع ليس إما تعليل أو للغاية تقل الغاية لبيان الغاية صح؟ هذه أصل مفهوم اللام في اللغة فتغ... ما هي... يعني إذا كانت الإذهاب هو الغاية. فما الذي أراده الله سبحانه وتعالى بحيث إنه إذهاب الرس غاية له. إنما يريد لو رجعنا إلى سابق الآيات لعرفنا أن ما أراده الله سبحانه وتعالى هي تشريعات خاصة لأهل البيت. إنما يريد يعني إنما يريد يريد, يريد الله سبحانه وتعالى تبادل هذه التشريعات يا أهل البيت في حقكم ليترتب على ذلك. نتيجة التزامكم بهذه التشريعات ذهاب الرجس عنكم فطارت اللام هنا تدل على غاية ما أراده الله وليس هي المراد نفسه ليس هي مرتبطة بنفس المراد على كل الأحوال هذا أيضا مبحث آخر طبعا ابن تيمية تكلم على هذه المسألة من جهة أخرى إن شاء الله سنتكلم عليها لاحقا والمراد بها هي الكراهة الأقلية التي هي عدم الإرادة وأما الكراهة الشرعية التي هي إحدى الأحكام الخمسة فلا تنافي الإيجاب وهي أي المكروهات على هذا المعنى وقعة بإرادة الله تعالى لأنه لو لم يردها لما وقع الكراهة الشرعية التي هي إحدى الأحكام الخمسة فلا تنافي الإيجاب ليش؟ يعني لأي شيء لماذا, لماذا لا تنافي الإيجاب الكراهى الشرعية من أين مستندها الأمر والنهي صح الإيرادة والوجوب والواجب الشرعي والكراهى الشرعية والتحريم الشرعي مستنده الأمر والأمر راجع أي لأي لأي صفة للكلام للكلام صح نحن نقول أمر يعني أمر بكلامه مسألة ربي بقدرته أمر بكلامه صح طيب لماذا قال إنه والكراهة الشرعية لا تنافي الإيزاد لأنه الكلام طفا والإيزاد راجع إلى الكلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كلمة كن هي التي توجد شرائكم لا شرائك شيئ الإرادة طب لماذا قال شو شرائك نعم متفق الآية بتحكي إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له كن فيكون إذاً كلمة كن هي التي توجد نعم مين بيحكي الأمر من من متعلقات فصل الكلام معه طب في الآية تكون كن فيكون في إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون معدل عن الإراضي كيف يعني إيش يرارك يا شيخ عزام أنا أتكلم كثير من لا أتعارض مع الإراضي وقع شيء بحرد الله يكون ضمن الإراضي غير متعارضين مع الله جميل بس أنا أعنت على الآية هذا كلام جميل بطل <تصفيق> على الآية تتعلق بالكائن والإسلام المحن في الكلام يعني كلام معن كن يعني, يعني الحاصل إنه هل كلمة, كلمة كن هي التي توجد وتعدم مل مل مل إنما أمره ما يواه. إنما أمره يعني إنما شأنه إنما شأنه بعد ذلك هي عبارة عن تمثيل وحيا وتنايا يعني إنما أمر الله إنما شأنه. شأنه إذا أراد شيئا فكأنما يقول له كن فيكون يعني لا يتخلف مراد الله عن إرادته كما لا تتخلف كلمة كن عن وجودها يعني لما تقول كن فيكون خلص ما في هناك فرق ولا فاصل بين كلمة كن فيكون كذلك لا يوجد هناك فاصل ولا تخلف بين إرادة الله سبحانه وتعالى وبين وجود ما يريده يعني هذا عبارة عن وسط تنفيذ فيه كناية لسرعة المباثرة في وجود المراد بعد الإرادة بعد تعلق الإرادة به ولا يقال إن الكلمة كن هي التي توجد ولا يقال إن كلمة كن هي التي توجد وإن ذكر ذلك بعض العلماء الأشاعرة مثل الإمام البيهقي ومثل الإمام الباقلاني ومثل غيرهم ممن تعلقوا بظاهر هذه الآية لكي على أن الكلام غير مخلوم هم أرادوا الاستدلال أن الكلام غير مخلوم واضح كي في المسألة ولكن التحقيق كما طرح به الإمام الغزالي وغيره من العلماء أن هذه عبارة عن كناية كناية فيها تطوير عدم تخلف ما يريده الله سبحانه وتعالى عن تعلق الارادة. مطلقا كما لو قلت كن فيكون فقط هذا هو التصوير وليس المعنى أنه ي... إذا أراد شيئا فيقول له كن يكون يقول ل... لمن يقول لمن مم. بعدين إذا قلنا أنه يوجد بجلامه طب أين قدرته ما فائدة القدرة وأنا أحكي في المسألة المسألة فقط عضارة عن تصوير وكناية والله أعلم لا هو له... له... أحد. في أحد لذلك هم المحققون قالوا ليس يعني الأمر على ما يتوهم وعبرناه نعم إذ لا يكون في ملكه تعالى ما لا يريد ولم يأمر بها إذ لا ملازمة بين الأمر والإرادة عند أهل السنة بل بينهما عموم وخصوص من وجه فيتواردان في إيمان أبي بكر مثلا يعني هذه مسألة مشهورة هل هناك تلازم بين ما يريده الله وبين ما يأمر به يعني هل كل ما أمر به فهو يريده والعكس كذلك لا طبعا بين أهل الصنة لا يوجد هناك ثلاثه بين هذا وذاك نعم كيف؟ فبينهما عموم وخصوص من وجه فيتواردان في إيمان أبي بكر مثلا فإنه مقمور به ومراد لله ما يعني يتواردان؟ يلتقين بالضبط يجتمعان نعم وتنفرد الإرادة في كفر أبي جهل وغيره من الكفار ما و... يعني وتنفرد الإرادة؟ دون الأمر لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر أبا جهل بالكفر بل أمره بالإيمان ولكن أبا جهل اختار الكفر ففلق الله سبحانه وتعالى فيه الكفر إذن هناك إرادة للكفر وأمر بالإيمان ولا تعارض بينهما هذا من جهة وهذا من جهة نعم وينفرد الأمر في الإيمان منهم فهم مأمورون بالإيمان ولم يرد الله تعالى وقوعه منهم لعلمه بعدم إرادتهم لذلك واضح إن شاء الله الكلام. نعم. ويستحيل على الله تعالى الذهول. وهو غيبوبة الشيء بعد العلم به. عرف الذهول بقوله غيبوبة الشيء بعد العلم به. أن يظهر الله تعالى عن شيء كما يظهر بعض الناس هذا مستحيل. نعم. ويستحيل على الله تعالى الغفلة حالة إيجاب. والغفلة هي عدم العلم بالشيء مطلقاً. أي إنه يستحيل على الله أن يوجد شيئا من العالم مع الغفلة أو الذهول. هذا مستحيل لماذا رقم واحد من سفرات الحوالي نعم وأيضا لماذا من دون إرادة أيوة جميل. لأن العلم من شروط الإرادة يعني من مما يترتب عليه الإرادة فإذا أجدنا أجدنا إيزاد الله سبحانه وتعالى لسيء من الأسياء مع غيبوبة في هذا الشيء عنه جل سأنه معناه أنه يوجد من دون إرادة لذلك ذكرها في باب الإرادة لأن شرط الإرادة هي إحوال علم فإذا اتروزنا انعدام العلم كأنك تزيد انعدام الإرادة ليش لأن الإرادة لا توجد إلا بالعلم لا تتعلق إلا بعد تعلق العلم واضح إن شاء الله الكلام؟ يعني هل يمكن لإنسان أن يتطور إرادة من دون علم شو رأيك هل يمكن أن تتطور أن تصدق بوجود إرادة أو بثبوث إرادة من دون علم أن تريد ماذا أن تريد معنى أن تعلم ما تريد شوف كيف يعني يجب أن, أن ما تريده يكون معلوما لك فإذا قلت أنا لا أعلم إذن لا يمكن أن أريد هذه اللي جالك نقول عنها هذه عدد صفات مترتبة ترتب عقلي مترتبة ترتبا عقلي. ترتب عقلي. ترتب عقليا إيه يعني ترتبا عقليا يعني يستحيل يستحيل فرض خلاف ذلك العلم الإرادة القدرة, القدرة. ثلاث صفات متركبات قادر من دون مريد مستحيل مريد من دون عالم مستحيل الثلاثة من دون حي مستحيل وهذا هو معنى القياس بواطفة الشرق العقلي لأن العقل يجدم بأن شرط هذه الأمور هو كون الذات حية كون الذات حية نعم ويستخيل على الله تعالى إيجاد شيء من العالم للتعليل بأن يكون ذاته متعالى علة في إيجاد المخلوقات من غير إرادة وقدرة فالقائلون بذلك أهل العلة من الفلاكثة نعم يعني إيش أهل العلة يعني مش أهل المرض أهل العلة يعني القائلون بمذهبي العلة إيش معنى مذهب العلة إيش يا إيش مذهب العلة في من الـ من الـ من الـ على تعالى إصوات نعم يعني أنه يترتب وجود شيء على شيء بدون ترقف على شروط ولا انتفاء موانا مجرد وجود الذات الأولى تنوجد الذات الثانية توجد الذات الثانية تطيب عنها هذا هو مبدأ أصل مذهب الفيض نظرية الفيض عند بعض الفيض الفلاسف ولم يكن بها جميع الفلاسفة طبعا لأن كثيرا منهم أصلا ردوها وأفسدوها الفلاسفة الذين قالوا بنظرية الفيض هم بعض الفلاسفة المتقدمين حتى أرسطو لم يقل بمذهب الفيض بهذه الثورة اللي قال فيها هو أفلاطين، أفلاطين من متأخري الفلاسفة اللي هو اللي كان في الإسكندرية وبعدين أخذها عنه الفرادي وقال بها بعض الفلاسفة ولكن المحققين من الفلاسفة ردوها ولكن اللي بيتكلم على العقول العشرة ولكن كل أو أو أكثر الفلاسفة قالوا إن العلاقة بين بين ذات الله وبين الموجودات العالم يعني المخلوقات هي علاقة العلة بالمعلوم بنوعا أنه لا يمكن أن يتطور لا يمكن أن يصدق بوجود الله يعني هم بتمام المبدأ الأول لا يمكن أن يصدقوا بوجود الله إلا مع تضييتهم بوجود العالم فلنفكاك ممكن بين العالم وبين بين وجود العالم وبين وجود الله مهما تصدق بوجود الله، فيجب أن تصدق بوجود العالم. ليس؟ لأن مجرد الذات، مجرد ثبوت الذات الإلهية، هذا كافٌ في صدور المخلوقات. وهذا ما يسميه بعض الفلاسفة في الفيد، ويسميه بعض الفلاسفة العلة والمعلول، ويسميه بعض الفلاسفة إيش؟ بأنه هذا كناية عن الجود. هذا تكلمنا عليه ان يقولون إن الله سبحانه على جواد إنما الله جواد يعني كريم، ومن جو ومن جوهه هو عرف انقطاع الإيلاد نفسه في هذا القلب، لأن قطع الوجود قطع الوجود عن المستحترف فوق، والله لا يتبخيله. فك هذا النوع من الاستدللات يعني هذا موجود في كلام صهر ورد في هيئة النور وموجود في كلام ابن سينا، وموجود في كلام الفرابي وموجود للأسف في كلام واحد يمكن الشيخ عزام هسه يكتغرب في كلام الشيخ محمد عبده في حاشيته على العقائد العدوية شرح الدواني على العقائد العدوية للأسف أن واحد مثل الشيخ محمد عبده يحتج بمثل هذا الدليل لأن الله جواد وأخذ هذا الكلام عن بعض الفلاثفة الفلاثفة الإشراق مثل الثهر وردي وغير الثهر وردي واختلطت عنده الأمور حارز بالنابل وللأسف كثير من مشايخ المسلمين في هذا الزمان متأثيرون بمين؟ مبهد. بمحمد عبده ومدرخ محمد عبده مبهد. يعني لما نحكي ها... الآن الشايخ الإمام مبهد. راح التهن مش كل مذهب لا مذهبا واحدا لا يقال ظهر الذهن وكل مذهب بل ظهر التهن مذهبا ما هو محمد عبده ولكن الحقيقة أن المحققين من العلماء يعرفون إيش هي الأمور الكثيرة التي اختل فيها توازن محمد عبده الله والحقيقة أنا أعتقد أن محمد عبده الله كثيرا جدا من أصول علم التوحيد ومررها بأسلوب انخدع به كثير من الناس ومن أحد يعني أكثر ظواهر نتائج محمد عبده هو يعني أن أن يعني يوجد هناك واحد مفسر يعني معتمد عند كثير من الناس للأصح زي محمد رشيد رضا أن يعتبر يعني هذا من التفاسير المعتمدة المعتمد عليها في البحث والدرس شوفين هذا أمر غريب جدا يعني كأنه لا يوجد عند هذه السنة مفسرين فيعتمد على واحد زي محمد رشيد رضا يعني أنا لا أمنع أن يدرس محمد رشيد رضا نعم يطلع عليه ولكن لا يعتمد كمنهج في هناك مناه في أبو السعود في البيضاوي في الرأي ليس الرأي أخي ما تفهموش في مثلاً في بينكو بينو أصلاً ولا لأنه ظلم الطريحة شوية بدهم واحد إيه شوفتي أو حتى بالمداش والأهوا يعني الله أعلم نعم وحقيقة الاٍلتي عندهم ما يأتي منها الفعل دون السرد من غير توقف على وجود شرط والانتفاء مانع قالوا مثال ذلك في الشاهد حركة الإصبع فإنها علة حركة الخاتم وينزم من حركة الاصفع حركة الخاتم ومن عدمها عدم حركة الخاتم وهذا عندهم وأما عند أهل الحق فحركة الخاتم مع الاصفع مخلوقان لله تعالى وهما متلازمان وجودا بإيجاد الله تعالى وليس حركة الاصفع خالقا لحركة الخاتم ولا العكس بل هما متلازمان وجودا وقد يتسامح البعض فيطلق على أحدهما اسم السبب ويريد به السبب العادي بمعنى الملازم للمؤثر بارك الله فيك. إذن هذا تقريبا توضيح لمفهوم العلا. يوسع بعض الناس على مفهوم العلا بحركة الخاتم مع الإصبع. لما الواحد يكون لابد لابد يحرك بحركة الإصبع يتحرك ويريد أن يحرك الإصبع. لأن الخاتم محيط بالإصبع. الله أكّد في المسألة يخ محيط بالإصبع. يتحرك الخاتم مع الإصبع مجرد تحرك الإصبع يتحرك إنش؟ الخاتم في الحقيقة هذا المثال يبدو لبعض الناس لاحظ يبدو لبعض الناس مثال صحيح ولكنه في الحقيقة مثال غير صحيح مثال غير صحيح لأن حركة الخاتم بالحقيقة ليست مع حركة الإصبع معية حقيقية بل هي تعقبها ولكن الزمان المقدر بين حركة الخاتم والإصبع غير محسوس به لذلك لو, قسط, لو قسط انضغاط الإصبع لما انت تمشين تتلافي أنه الخاتمة والإشفة عنده ممانعة عن أو عن ما ممانعة لحركة الإصبع ثم لأنه خفيف الوزن ومطاومة ضئيلة جدا يتحرك ولكن هذا المطاومة لا يشعر بها مثال ذلك أنت لما تحرك القلم في الحقيقة لا تشعر بجهد في تحريك القلم ولكن لما تمسك كتاب في يدك لاحظ كيف المسألة تصير تشعر بجهد لما تمسك الآن طاولة وتحركها ما هي, هي الطاولة زي الخاتم صار الطاولة انسكها طارت زي الخاتم الآن في إذن نوع من الممانعة نوع من الممانعة هذه الممانعة غير مشعور فيها في حالة الخاتم فيظن أن حركة الخاتم هي معلولة عن حركة الإصبع ولكن الحقيقة إنها ليست معلولة بمعنى إنها معها بل هي تعقوبها ولو بفترة زمنية محددة على كل الأحوال فالخاتم والإصبع هم مخلوقان لله سبحانه وتعالى وليست حركة الإصبع هي العلة في وجود حركة الخاتم بل كما قلنا نحن سابقا مسألة الكسب بيش مسألة الكسب مسألة كسب الأفعال إحنا عادة نتكلم على مسألة الكسب في أفعال العباد، في الحقيقة ليست فقط مقصودة بأفعال العباد، بل هي عامة في كل الأشياء. مسألة الكسب هي عامة في كل الأشياء. إيش يعني عامة في كل الأشياء؟ بمعنى إن كل حركة في الكون، كل حركة في الكون، كل سكن في الكون، فهي لا توجد من عدم. كل حركة ريح تقابلها حركة أخرى. يستحيل أن توزد حركة ريح من العظم. واضح كيف المفألة؟ يكون هناك اكتساب يعني منطقة تكتسب هذه الحركة ومنطقة تفقدها لو شاهدت العالم ونظرت إليه لو وجدت أن في الحالة في الآن الذي يكون فيه بعض المناطق عواصل بعض المناطق تكون فيها إيش؟ هدوء وكذلك العدم والرياح تتحرك من منطقة إلى منطقة ويستحيل أن تتحرك في كل المناطق دفعة واحدة وضحتي في الكلام إن شاء الله. فالكذب هو قانون كل لكل العالم. كما يقال نحن نكتسب أفعالنا، كذلك كل شيء في العالم فهو يكتسب صفاته وخطائطه الحالة به. مثال ذلك، مثال ذلك. الآن احنا ضربنا هذا المثال ولا نريد أن نعيد فيه يعني أكثر من مثال الضوء، الضوء، الشمس مثلا الشمس هي في الحقيقة تفقد الشمس إحدى أو شعاع. في الحقيقة تفقد أجزاء مادية. تفقد أجزاء مادية من كتلتها. هذه عبارة عن أجزاء مادية معينة. تفقدها الشمس شيئا فشيئا. طب أين تذهب هذه المفقودة؟ تروح. أشياء أخرى تكتسبها. لاحظ لا كيف النص اللي هي فقد وكسب العالم كله مبني على الفقد والكسب. الشمس عندما تضرب جسمها من الأجسام فهي تؤثر عليه دليل تأثير الشمس عليه إن الجسم لا يملك إلا إنه يكتسب ما دامت الأشعة وقعت عليه يعني يكرد هذا القلم وقع تحت أشعة الشمس لمدة شهر هل ترون أن لونه وشكله يبقى كما هو الآن مستحيل طب إيه اللي يصير فيه بيكتسب حرارة والحرارة تفعله فيه أشياء بتشقة تتغيّد لونه فالتغير لورو من وين هذا أجل هيك عبثا يعني لا من شيء لا من, ال... من الأمور التي اكتسبها من الخارج. لو لم تطلق الشمس أشعة ولم يكتسبها الآخر لا, ي... لا شيء يتغير يبقى كل شيء في ثبات كل شيء يبقى على ما هو عليه فالكون كله في حالة كسب وفقد وبهذا أمر الإنسان أن يعمل وأن يكتسب إيش يعني يكتسب لم يأمر الله سبحانه وتعالى الإنسانة بأن يخلق بل أمره أن يكتسب ما خلقه الله سبحانه وتعالى مما يقدر على اكتسابه بحسب أوامره ونواهيه. ففي الـ في الـ في الأشياء في, في هذا العالم أمور موجودة أنت تستطيع أن تكسب منها ما تريد ولكن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تكتسب منها أمورا معينة وأن لا تكتسب أمور معينة أنت في الحقيقة قادر عندك قابلية على الكسب من أي جهة من الجهات سواء المنهيّات أو ولكن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تكتسب مأمورة ولم يأمرك أن تكتسب أيش منهيّات فهذا هو مفهوم الكسب ولم يأمرك أن تخلق أشياء لتكتسبها بل مما وجد أو الله أمرك أن تكتسب وهذا إلى إن شاء الله سوف نتكلم عليه لاحقا أكثر نعم ورد الظلمة على أهل العدة فقالوا لهم إن قلتوا الذات قديمة يلزم قدم يلزم قدم العالم لأن المعلول لا يتأخر عن علته وإن قلتم حادث فيستقر إلى فاعل والفاعل لا يكون عندكم إلا علة وهكذا فيلزم الدور أو التسلسل وهما محالان نعم. ويستحل على الله أن يولد شيئا من العالم للطبع وحقيقة الطبع عندهم ما يأتي منها الفعل دون الترك مع توقف على حصول شرط أو انتفاء مانا قالوا مثال ذلك في الشاهد النار مع الإحراق نعم. إذا قلتم رد أهل السنة على أهل العلة، يعني القائلين بالعلة. إيش عند القائلين بالعلة؟ القائلين بأن الله سبحانه وتعالى علة لوجود العالم. قالوا لهم العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وهذا العالم إيش هي؟ قالوا هي العلة. قالوا إذا كانت العلاقة هي عل علاقة العلية فيلزم أن يكون العالم قديماً. ولكن ثبت أن العالم يستحيل أن يكون قديما ثبت أن العالم كما سوف نثبتون إن شاء الله يستحيل أن يكون قديماً. ف ماذا يستحيل أن يكون قديما فهو حادث لأنه موجود والموجود إما قديم وإما حادث فهو ليس قديم فهو حادث إذن لم يكن ثم كان طيب عدم كونه ثم كونه لو قلنا إن الذات هي علة لوجود العالم هل يمكن أن نتصور أن نطبق بطب عدم العالم على وجوده يستحيل لو قلنا إن الذات الإلهية هي علة لوجود العالم هل يبقى بعد ذلك إمكاني لتصور عدم العالم؟ مستحيل لذلك كل الفلسفة أجمعوا على أن العالم مستحيل للإمعلم مستحيل أن يلعلم لذلك أبطلوا كثيراً مما ورد فيه الشريعة من مثل اليوم الآخر فساة السماوات والأرض لأنهم يعتقدون أن السماوات هذه هي العقول العقول العقل الأول والثاني والثا إلى ثالث إلى حد العقل العاشر وال والفرك التاسع هذه العقول عبارة عن موجودات بطيئة لا تنخرط ولذلك إيش يعني لا تنخرط لا تنقسم ما بتنقسم شايف يعني هي شيء واحد وجود واحد والوجود الواحد لا ينقسم لذلك أفصلوا أيضا في الإضاء والميراج لأن في فيه إنه السماء فتحة أبوابها قالوا إذا كانت السماء بطيئة فلا يمكن أن يكون لها غير حتى ينفتح إذن المعراض لم يحصل أصلاً، وهكذا في أمور كثيرة جدا فإذا كان، فإذا كان العالم محارباً، يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى علّاً للعالم، لأن لو كان علّاً لوجب كلام العالم. ولكن ثبت أن العالم حادث. نعم. وكذلك يقال على القول بأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فعل شيئا بالطبع، إيش يعني بالطبع؟ هو هو قريب من العلة ولكن بفارق إنه العلة لا تتوقف لا على شرط ولا على مانع، لا على وجود شرط ولا على انتفاء مانع، ولكن الطبيع تتوقف على وجود شرط وانتفاء مانع. مثلا عليها بمثال النار، مثال النار النار لا تحرق إلا بعد انتفاء البلل. ولا تحرك إلا بعد ملامستها للمنحرك وهكذا فهي مترطف على شرط وانتفاء مانع والله سبحانه وتعالى لا يتوقف فعله ولا خلقه على شرط ولا على انتفاء مانع ووضح الابتلال إن شاء الله نعم فإن النار طبيعتها الإحراق ولكن تتوقف على حصول شرط وهو المماسة وانتفاء مانع وهو البدل فإذا حصل الشرق فيما لا يزال وجد العالم من غير إرادة فلا يلزمنا قدم العالم فقال لهم أهل السنة إن قلتم المانع قديم لازم أن لا ينعدم الاستحالة عدم قديم فلا يوجد العالم وإن قلتم حادث فيحتاج إلى مانع قبله فيلزم التسلسل وهو محال نعم إذا نلاحظ الآن بعض الثلاثة قالوا قالوا الله سبحانه وتعالى ليس فاعل بالعلن بل فاعل بالطبيعة من لماذا قلتم بذلك؟ قالوا لأن الفاعل بالطبيعة يتوقف فعله على وجود شرط وانتفاء مانع وهم يقولون أنه كان هناك مانع من وجود العالم كان هناك شيء مانع يمنع الله سبحانه وتعالى من إيجاد العالم في لحظة معينة إن عدم هذا المانع فأوجد الله العالم وبذلك لا يلزمهم في القول بقدم العالم لأنهم سلموا بأن العالم يسحاده فلكي من إنه إذا كان حادث وانتم تقولون إن الله علّة ذاتية لوجود العالم فيلزم أن يكون العالم قديم ولكن العالم حادث فقالوا لا الله ليس علّة ذاتية بل هو فاعل بالطبيعة فاعل بالطبيعة متوقف فعله على انعدام المانع طيب هذه تقريبا التصوير اللي هم يطوروا هذا المذهب فأهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا لهم هذا المانع الذي افترضوه، لاحظي في المسألة هذا المانع الذي افترضوه كان منذ الأزل حتى لحظة زمنية معينة ثم العدم، فمع العدام هذا المانع وجد العالم. طيب أنتم تقولون أن هذا المانع أمر وجودي قديم كي عدم من سبب في انعدامه يعني؟ لاحظ في المسألة من سبب في انعدامه؟ يعني كيف أنت تعقل أن هناك أمراً عدميا أمراً وجوديا قديما ثم ينعدم لذلك هنا بقول فإذا حصل الشرط فيما لا يزال وجد العالم من غير إرادة هم كل الفلاة فلا يقولون بأن الله سبحانه الله مريد بل هو فاعل بذاته ولكن إما بعلا أو بقبيعة فلا يلزمون اتدم العالم فقال لهم أهل السنة إن كنتم المانع قديم لازم أن لا ينعدم لاستحالة عدم القديم فلا يوجد العالم وإن قلتم حادث فيلزم فيحتاج إلى مانع قبله فيلزم التسلسل وهم حادث إذا قلتم المانع حادث فيلزم التسلسل لأن حدث لماذا لم يحدث قبل ذلك؟ كان هناك مانع قبله يعني سواء قالوا أن المانع قديم أو المانع حادث لا إشكال كل يعني يبقى هناك إشكال كبير جدا على مذهبهم قالوا أما الشرط فلا يكون إلا حادثا على قولهم وأما الشرط فلا يكون إلا حادثا على قولهم فيحتاج إلى شرط آخر لأنه إذا قالوا إنه الوجود العالم متوقف على انتفاء مانع المانع إما أن يكون قديم أو حادث ونحن قصناهم على هذين الفرضين أما الشرط فهم يقولون الشرط لا يكون إلا حادثا فقالوا إن العالم وجوده متوقف على وجود الشرط وهذا الشرط حارث لذلك العالم ما من كلهم أيضا فيحتاج إلى شرط آخر. إذا لماذا حدث هذا الشرط في هذا في هذا الآن لا في الآن الذي قبله؟ فيحتاج إلى شرط آخر وكذلك شرط يحتاج إلى شرط إلى شرط فيلزم التصلزل وينتهي العالم وهو محال. يلزم التصلزل يلزم التصلزل إيش يعني يلزم التصلزل شرط قبل شرط طب لماذا إلى إلى لزم التصلزل العالم؟ قال يلزم التسلسل وينتهي العالم كل ما قبل الوقت ايوه يلزم التسلسل يصلح بمعنى الوقت كيف بالضبط المضمون المخلوق مخلوق المخلوق يلزم يعني معنى ذلك انه وجود العالم متوقف على انتهاء سروط لا نهايه لها على وقوع وقوع لا نهاية لها ما لا يتناها لا ينتهي شوك كيف المسألة ما لا يتناها لا ينتهي وأنت أوقفتم وقفتم وجود العالم على انتهاء ما لا يتناها وما لا يتناها لا ينتهي وغير وجود العالم اللي هو موقف على هذا الشرط مستحيل وجوده شوك كيف المسألة وجود العالم مستحيل ليه؟ لانه متوقف على أمر مستحيل أصلا وهو انتهاء ما لا يتناها ما هو الانتهاء لما لا يتناها وقوع ما لا نهاية له من الشروط الوجودية شيء قبل شيء أو شيء بعد شيء لذلك الإمام الغزالي قال كل من أجاب التسلسل في الماضي استحال عليه أن يثبت وجود الوجود الوجود الوجود الله سبحانه وتعالى كل من أجاب ثبوت التسلسل استحال عليه جثات وجود الله ورح كيف المسألة لذلك العلماء استلفوا العلماء المحققون من أهل الزنة راحوا كيف وجه الإحتلال؟ قالوا هل هل وجود الواجب دليل انتفاء التسلطل أم انتفاء التسلطل دليل وجود الواجب؟ الثاني عزامي يحكي لكم هاي الجهتين مش مشكلة، الثانتين معنا ان نور تسلطين، ماشي البنتين من التفتيين ولكن هل وجود الواسف وجود الله سبحانه وتعالى هو الذي دلنا على انتفاء التفلس؟ أم إننا عرفنا انتفاء التفلس والتحاله، فعرفنا لذلك إنه يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى موجوداً. هو في الحقيقة البنتين صحيح، البنتين صحيحة ولكن التفتيين، التفتيق هو إير. الثانية، الثانية هو إنه التفلس في ذاته مستحير. ولذلك يتحيل أن لا يكون الله سبحانه وتعالى موجودا على كل الأحوال لاحظ إيه جهة اختلافهم يعني, وح... يعني جهة الاختلاف بين هذا وبين ذاك. وكل من هذين القولين متفق على أن التتلصر متحيل كل من هذين الأمرين الجهتين القولين العالمين يعني اتفق على أن المست... التتلصر متحيل واضح كيف الكلام إن شاء الله فوجود الواجب يتلزم انتفاء التسلصل وانتفاء التسلصل يتلزم وجود الواجب لذلك في الإمام رسالي قال إذا كنتم تجيزون إذا قلت إذا كنتم تقولون بوجود الواجب الوجود وهو الله رحانه وتعالى وتجيزون التسلصل هذا بطير تناقض في مدهبكم لأنه يستحيل الجمع بينهما لأنه يستحيل الجمع بينهما وابحكي في المسألة وهناك لذلك أقام علماء أهل السنة هدلة كثيرة على وجوب انقطاع في التسلسل وجوب انقطاع التسلسل وسنذكر نحن دليلا واحدا منها في وقت إن شاء الله الآن لاحظ الفلاسكة كيف بدنوا هذا الكلام باستردوا أنه العالم موجود في الزمان العالم هذا الكون الموجود الآن نحن الآن فيه موجود في ظرف الزمان يعني الزمان أمر ممتد من الأزل إلى الأبد من الأزل إلى الأبد والعالم وجد في ظرف في لحظة من لحظات الزمان لاحظ كده هذا هو تطور الثلاثة لذلك يقولون إذن العاء أن الزمان أذلي فيقولون أنه مضت وانقضت ما لا نهاية له من الفترات وجود العالم هذا بناء على إنه العالم حيده، ولكن نحن نقول إنه أصلاً الزمان أصلاً أمر اعتباري لا يوجد هناك شيء يتم ضمان ولا نهاية له، وضحكت المتألقة الزمان مشتق الزمان عبارة عن أمر مشتق من الحركة نفسها، ولا توجد حركة قبل وجود العالم، فقبل وجود العالم لا زمان. فقبل وجود العالم لا يمكن أن يقال إنه مضت على العالم أزمان لا نهاية لها لم يكن فيها موجودا ثم وزد في هذه في هذه الحيرة هذا هذا الكلام مستحيل مستحيل التطبيق ومستحيل أن يقول منه أحد من الناس إلا بناء على السندل عندما يتصور فعلا إنه الزمان أذلي فبنقول له نحن إنه الزمان هذا الأذل اللي بتواجهه العالم ليس موجود في أول لحظة من لحظاته، مع أنه لا يثبت هناك أول لحظة من لحظاته، بل هو موجود في لحظة معينة، يعني هذا معنى الحدود. ولكن التحقيق عند أهل السنة هو أن العالم لا، أن الزمان أصلا ليس أمراً موجودا خارجياً، بل هو أمر اعتباري. يعني لو لم نلاحظ وجود الحركة، يستحيل أن نلاحظ وجود الزمان. كل مفهوم من مفاهيم الزمان. فأنا بتكلم على ناحية فلسفية وناحية عادية أي واحد الآن خلي كل واحد منكم يغمض عينه ويغفل عن أي حركة من الحركات حتى حركة ذهنه يغفل عنها ترى هل يرد في ذهنه مفهوم الزمان الآن اغفل عن كل شيء لا تلاحظ أي شيء هل يتصور في واحد إشه اسمه زمان مستحيل الزمان لا يمكن تعقله إلا بتطور التغير إلا بالتطبيق بوجود تغير ما، التغير اللي هو حاب نسميه حركة. الآن لو لو لو فرضنا عدم وجود حركة فلا زمان أصلاً. فالزمان أمر اعتباري حتى في العلوم الالمعاصرة الزمان عبارة عن أمر اعتباري. ورح تسمع لذلك نظرية نيوتن اللي بسموها نظنية على الفلسفة اللي يسموها الفيزياء الكلاسيكية، كلاسيكية يعني، كلاسيكية يعني إيه، <تصفيق> الفيزياء الكلاسيكية هذه مبنية على على الفلسفة الأرسطية القائلة بوجود الزمان اللامتناهي والمكان اللامتناهي يعني وجود الفراغ ووجود الزمان وجوداً خارجياً حقيقياً نعم؟ أنا قلت أنه فيزياء نيوتن والفيزياء النيوتونية اللي بسموها الفيزياء النيوتونية هذه تنذني على فرضية معينة، فرضية معينة وهي القائلة بإنه الزمان أمر وجودي والمكان أمر وجودي. يعني إيش أمر وجودي؟ يعني متحقق في الخارج. في هناك رفراً معين عنده. إيش يعني رفراً؟ يعني مرجع معين حقيقي شيء في الخارج هو يقيس كل الأمور بالنسبة إلي يقيس كل الأمور بالنسبة إلي مش إنه يقيس أمر بالنسبة لأمر. لا هناك في مرجع معين يقتقاس إليه كل هذه الأمور. واضح كده الكلام إن شاء الله. هذه هذه الفلسفة اللي هو نيوتن أصلاً سيلتون. نيوتن أصلاً سيلتون. وبعدين طار فيزيائي. يعني هو أصلاً سيلتون. كيف ناينشتاين يعني عنده فلسفة؟ هذول الناس العلماء اللي قاد. ما في واحد يعني كان يلعب في الشارع جلول وبعدين. طلعت معه مثلا نظرية فيزيائية لا مش هيك المسألة فلاتفة دول فلاتفة يعني ما يتطنبخوا اي شيء الا بعد نظرة كلية للكون حتى ليبن نفسه فيلسوف اللي هم بيقولوا انه اول واحد اكتشف فيزياء التفاضر والتكامل قبل نيوتن ولكن اللي صار انه نيوتن مش تراجع هو تباه <تصفيق> <تفاف> منها وأعلنها، أعلنها قبل قبل قبل لبنان عشان يكذب زعل، شايف زعل كتير، شايف. بعد عمل حالة سياسية خطيرة بنحكي له إياها بعدين. فالالمقصود <تصفيق> إنه هؤلاء العلماء الكبار يبنون تطوراتهم، في ليش يعني الفيزيائية طبيعية يعني هاي الفيزيائية اسمعناها طبيعياً عن الطبيعة. يبنون تطورات من الطبيعة على فلسفة كليه لديهم فهذا يوتن بنى فلسفته بنى في ضياؤه اللي هي القوانين الطبيعية على نظرة كليه للكون هو عنده وهي في اساساتها مبنيه على انه العالم ابتدائا لا نهاية له واضح المسألة دي في هناك زمان مطلق وفي شيء اسمه مكان مطلق في مكان مطلق وفي زمان مطلق نحن لا نقول بأن هناك زمان مطلق ولا مكان مطلق وأكثر الناس وأقوى الناس الذين ناقشوا كل الفلاتفة منذ القدم حتى الآن في إثبات انتفاء وجود مثل هذه المعاني هم الأشعر لا تجد أشعريا مطلقا يقول بأن هناك في زمان مطلق ولا أشعار مطلق مطلقا يقول الزمن مطلق مطلقا كل هذه مطلقات <تصفيق> هذا مهم الكلام اللي إحنا نحكيه الآن مهم جدا لا يوجد هناك أشعار مطلقا قال بالزمان المطلق <تصفيق> نعم بل كل الزمان عند الأسعار هو أمر اعتباري لذلك عرف الزمان مين بحكي لنا إيش تعريف الزمان عند الأشاعرة نعم المتجد معلوم المتجد معلوم أو موهوم بمعلوم وسمت هي احكيه من م إحنا عن ال هذه المبدأ كلها العلماء حتى قالوا اللي يعكس الأول ويعني بدل الأول والثاني مش مشكل المهم تقدير شيء بشيء متغير بمتغير إما متغير معلوم بمتغير موهوم أو متغير موهوم بمتغير معلوم, معلوم أو متغيرين مش مشكلة يعني المهم المتغير, المتغير المتغير المهم أن الزمان لا يمكن أن يحصل عليه ذهن كمفهوم إلا بملاحظة تجذب. واضح كفر؟ هذا الكلام مهم جدا. أنت لازم تعطيني عليه مصاري. ما عندهم مصاري مش مشكلة كثير يعني بس. هذا الكلام مهم جدا حقيقة. والكلام بأنه المكان اللي هم بتنموه الأثير. الأثير. المفهوم عبارة عن تفتيح. المكان بيفرضوا إنه لما تنعدم المادة يبقى هناك شيء المادة قائمة تسبح فيه, فيه تسبح فيه. هذا سموه الأثير. واضح كيف المسألة اللي هو الفراغ. الفراغ عبارة عن أمر وجودي عندهم. وهذه هي أصل بناء فلسفة نيوتن وأصل بناء الفيزياء النيوتنية القديمة. واضح إن شاء الله كيف الكلام. هذا الكلام كله. إثبات عدم وجود الزنان كوجود خارجي بل هو تقدير ذهني وإثبات عدم وجود المكان اللي هو الفراغ خارجا بل هو عبارة عن تقدير ذهني أيضا هذا كله أثبتته العلوم المعاطرة النظريات المعاطرة العلمية طبعا أنا بصراعة لما يعني قرأت عن النظريات المعاطرة من دون يعني، نزدت يقينا بالكلام اللي أنا بحكيه، ولكن حكيت الحمد لله اللي فهموا هذا الكلام حقيقةً، لأنهم أثبتوا أن هناك لا يوجد شيء اسمه زمان مطلق. لا يوجد شيء اسمه زمان مطلق وهذه أحد أهم بنود نظرية أينشتاين، اللي هو زعل الزمن أمر نسبي. هاي معنى إما نسبية، واضح المسألة في اللي تفتدي نسبية يعني نسبية في الزمان وفي في المكان. وأثبتوا أيضا عن طريق بعض التجارب الأخرى أن لا يوجد هناك شيء اسمه فراغ. بل الأبضوء نفسه لا ينتقل في الفراغ ينتقل في مادة لا يوجد شيء اسمه فراغ واضح كي في المسألة فهذا كل مطابق للامور التي تكلم عليها علماؤنا بعقولهم وببعض الملاق... وببعض التجارب بيسموها تجارب الزراقة اللي لتسرة الماء اللي هي جاي الطمب اللي هي المضخات اللي كان يسموها السراقة اللي بتتبق المياه شوف <تصفيق> اللي بيفره الهواء وتطلع المياه <تصفيق> كانوا يستر... يستبروا شغلات زي هيك عندهم ويبنوا آلات معينة واستنبطونها كيف احنا منستنبط الآن من بعض التجارب هم كانوا يستنبطوا أيضا من هذا الكلام ولكن لا يقتصرون في بناء أدلاتهم على مثل هذه النظرة المهم من كل هذا الكلام انه لا يوجد هناك قبل ولود العالم دمان لا بداية له هذا التطور انتي من ذهنك طب ما, الم... ما الموجود كيف كان موجود قبل العالم؟ كان الله ولم يكن شيء معه واضح كيف المسألة كل الأذل كل الكلام ترجع لإيه؟ لنفس المعنى بعد ذلك كان الله ولم يكن شيء معه لو كان العالم حادثا والزمان قديم كان الله ومعه زمان كان الله ومعه مكان زي ابن تيمية بحكيه مرة الله سبحانه وتعالى فوق العالم وممكن يكون تحيث ولكن هو لم لا يريد لأنه لازم يكون فوق كيف تطور السادس يعني بتصور قال الله سبحانه وتعالى في فراغ يسميه ايش هذه مش قصة حكايات جدتي يعني هذه قصة موجودة, موجودة في كتب العقائد بيقول ان الله سبحانه وتعالى انه فوق العالم في فراغ لا نهاية له بيسميه المكان العدمي بيسميه مكان عدمي كيف مكان وكيف عدمي ما بعرفنا كيف ضبط هذا على هذا ما بعرف حتى نيوتن ما قالها ما قال انه مكان عدمي لو كان مكان عدم يبطل مكان أصوله شوف بس هو حكى حكلا مكان عدمي حتى يسلط التفصين لله سبحانه وتعالى وينفي أن الله حل في شيء غيره السنتين بنت يغبطهم مع بعض قال مكان عدمي كيف عرفت أنه مكان عدمي هل شفته هل أحسست فيه هل كذا نلقهم مكان عدمي وقال أن الله سبحانه وتعالى موجود فيه في قصة الحدود وال الأبعاد وغير ذلك هذه كلها تكلمنا عليها سابقا أن الله سبحانه وتعالى ليس محدودا ومع ذلك هو ليس منتشرا في الأبعاد صح لأن كونه منتشر في الأبعاد يستلزم كونه جسم والله ليس جسما أصلا طب فأين الله بلا أين لاحظ كثمات من فضل من السؤال الله في الحقيقة بلا أين موجود بلا مكان أو الله موجود بلا مكان هل الله سبحانه وتعالى محدود مستحيل لأن كونه محدود كونه محدودا يستلزم كونه ممتزم يستلزم كونه جسما وهذا مستحيل هذا كل كله كلام سبق أن ذكرنا ولكن كان كلامنا على الزمان الذي يفترض أو يفترض بعض الناس وجوده وتحققه قبل العالم نحن قلنا أنه عند الأشاعر لا يوجد قبل وجود العالم زمان بل وجد, وجد الزمان في كيف عبارتهم لاحظوا كيف المسألة في وجود العالم كلمة الباء هنا للملابسة شوف كيف للمطاحبة وجد العالم في وجودي فوجد عقوة الزمان بوجود العالم ليس لأن الزمان ليس الزمان عبارة عن شيء مشتق من تغيرات العالم فقبل وجود العالم ما لا يوجد الزمان واضح إن شاء الله كيف الكلام فلا يجوز أن يقول إنسان إن الله سبحانه وتعالى قد مرت عليه أزمان لا نهاية لها ثم خلق العالم هذا الكلام باطل ولا يجوز أن يقوله عاقل شوفت كيف المسألة؟ ليش؟ لأن قبل وجود العالم هذا زمان أصلا ثم أيضا الله سبحانه وتعالى ليس موجودا زمانيا ليس موجودا زمانيا حتى يقال إنه مرت عليه أزمان لا نهاية لها ثم خلق العالم فريضي ابن تيمية طبعا هذا الكلام بحكيه ابن تيمية بيقول بيقول طيب إذا مرت عليه هذه الفترات الزمانية لماذا لم يخلق العالم قبل هذا بسنة أو بعد هذا بسنة أي إنه كان على زعمكم أيها المعطلة معطلة عن الفعل ثم فعل طب ما الذي طرأ عليه حتى فعل شوف كيف حسب حاله أنه يعني يتكلم بإشي منطقي وعقلي وهو يتكلم في سذاجات في الحقيقة سذاجات هذه المدنية على تصورات كشبين وتجسيم من قال لك أصلا أن الله سبحانه وتعالى موجود زماني من قال لك إن الزمان عفار عن وصف من أوصات الله ولكن هو عنده في الحقيقة الزمان ملابس لله ليش؟ لأنه متحدث. لم أصلاً ابن ديمية يقول فعل الله بحركة فعل الله بحركة واضح كيف المسألة وهذه أصل مسألة قيام الحوادث بالذات الإلهية لأن الحادث هو التغير وإذا كان التغير هو أصل اشتقاط الزمان من الملاحظة من أهل العالم إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى متغير يعني تحل فيه صفات حادثة فالزمان يشتق من وجود الله سبحانه وتعالى أيضا فهو مفهوم من وجود الله نفسه ولذلك كان, كان الله سبحانه وتعالى عند ابنتهية إيه موجود زمان يعني موجود في ضمن الزمان في ظرف الزمان وبحكية المسألة صارت هذا كله أمر باطل ولا يصح الكلام فيه ولا يصح إعتقاده لما يلزم عليه من حدود صفة بعد أن لم تكن وتكلمنا عليها أكثر من مرة أن هذه الصفة الحادثة إما أن تكون كمالا أو نقصا فإن كانت كمالا فكانت ناقصا قبلها وإن كانت نقصا في يستحيل أن يتصف بالنقص طب إن كانت كمالا في هذا الآن إن كانت كمالا بشرط وجود هذا الزمان إذا صار الزمان شرطا لكمال الله سبحانه وتعالى إذا هي فاضلة على كل الأحوال طبعا هو جن تيمية بحسب الحالة لما يقول هي في هذا الحالة في هذه الحالة كمال لله لا يلتزم بأنه كان نقص ثم صار كمال لا يقول هذا الآن هذا الحال الذي هو عليه الآن كماله أن يكون مثلا على العجل طيب إذا أن تشترط الزمانة لحصول طفة لله سبحانه وتعالى أن تشترط الزمانة لحطول صفة لله سبحانه وتعالى فصار الزمان فصار كمال الله مشروطا بأمر حادث طب هذا الأمر الحادث صبرك عليه شوي. هذا الأمر الحادث من الذي أوجده لاحظ المسألة لسه كان نحكي فيها أكثر من ذلك هذا الأمر الحادث من من أوجده الله أم غير الله الحالتين بس احنا خلينا نحكي أن الله سبحانه وتعالى أوجده معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يوجد شيئا، لاحظ كيف في المسألة لكي يطح لذاته أن تتصف بجمال. فالله سبحانه وتعالى يخلق أشياء لكي تكمل كمالات ذاته. واضح كيف في المثل لذلك لذلك يقولون عبارة خطيرة جدا. يقولوا والخلق والخلق اللي هي المخلوقات من كمال الله. أيه يعني من كمال الله؟ يعني أن يخلق هذه عبارة ابن أن يخلق بالفعل يعني أكمل من أن لا يخلق أن يخلق أكمل من أن لا يخلق فهل نقول هل نقول نحن أن يخلق أكمل من أن لا يخلق من الذي يقول بهذا الكلام من من يجرؤ أن يقول إنه أن يخلق أكمل من أن لا يخلق صحيح هذا الكلام ولكن هذه العبارة يقول بها ابن تيمية تفضل يا سيدي الزمان, موجود الزمان أصلا ليس أمرا موجودا الزمان هو عبارة عن الزمان عبارة عن نسبة التغيرات يعني ملاحظة التغيرات اللي في العالم فقط الزمان نفسه مش إنه ليس مخلوق بمعنى إنه المخلوقية توصف بها يعني الله سبحانه وتعالى بيقول خلق الليل والنهار ما في الحال خلق الليل والنهار الخلق هو التقديم في هذه الحالة يعني الليل ما في شيء اسمه ليل الليل هو انعدام شعاع الشمس. خلق جعل الليل والنهار صح؟ الظلم والنور الظل هذا كله من المخلوقات من مخلوقات الله ولكن في الحقيقة الظل والليل وغير ذلك هي أمور يعني أمور هي في الحقيقة مش أنها شيء موجود في ذاته، بل هي عدم وجود شيء في ذاته. وضح في المسألة اللي طرحته. يعني عدم عدم الظل يعني عدم النور هو يتسبب في وجود الظل. إيش يعني وجود الظل؟ وضدان الظل. إيش يعني وضدان يعني إدراكه. فإحنا بهذا المعنى نقول إنه زمان موجود يعني مدرك مدرك وجوده. ولا نقول إنه موجود بمعنى إنه ثابت في العالم الخارجي، بل ثابت بمعنى إنه ندرك ثبوته. ف هذا هو المخصوص بأنه اعتبارات انتذاعية كيف يعني اعتبارات انتذاعية مش أنه ليس معنى قولنا وشغالك جيد ليس معنى قولنا أن العالم ليس موجود بمعنى أنه ليس له أي اعتبار في الخارج لا بل ليس موجودا بذاته في الخارج ولكن له اعتبارات ومن هذه الاعتبارات احنا بنفهمهم نتطبق معناه لأنه معنى أنه الزمان مفهوم اعتباري مش معنى أنه مفهوم اخترعناه اختراع في ذهننا وليس له مصدق في الخارج ولكن هذا المصدق ليس أمرا آخر غير التغير الحادث في الخارج والحقية بالمسألة <تصفيق> لا لا الموت مو من قال لك أنه الموت يعني ليس المخلوق من قال لك أنه الموت عدم في حد ذاته الموت عبارة عن انتقال الإنسان من حالة إلى حالة من حالة إلى حالة إيش يعني من حالة إلى حالة؟ من حالة الحياة في الدنيا إلى حالة الحياة البرزخية وهذا ستحكي في المسألة وعقبر عنها بالموت لأنه فيها موت الجسد إيش يعني موت الجسد؟ يعني عدم وجود أثر حقيقي أثر ظاهر للجسد فيصبح هناك الروح متعلقة تعلقاً ما. ببعض اثار الجسد او بمثال قبره او غير ذلك يصير معنى الكلام انه هناك انتقل الانسان من حالة الى حالة فهذه الموت اللي هي انتزاع الروح من الجسد فقط لاحظ انت لما تقول الانسان ما ايش معنى انه مات؟ احكي <تصفيق> لي ايش معنى انه مات؟ انتفى الروح خرج الروح عن الجسد يعني انتفى تعلق الروح بالجسد بس فعبرنا عنه بالموت لأنه عبارة عن انعدام تعلق الروح بالجسد. هذا هو مش إنه الإنسان ما معناه إنه انعبم لا الإنسان الذي يولده الله سبحانه وتعالى لن يزال خالدا إما في الجنة وإما في النار فبقابل الجنة والنار إما في الدنيا وفي في البردك يعني من وجوده بعد وجوده لن يحصل عليه على مطلقا الإنسان من المخلوقات الخالدة شورة يا شيخ إبراهيم ولكن بوجود بي ذاتها أم بإيجاد الله سبحانه وتعالى لها ببقاء ذاتها أم بإبقاء الله سبحانه وتعالى بل بإبقاء الله وضحك في المسألة فأي فأي فأي فأي فأي فأي ومن هذا الباب يقال أنه خلق الموت الحياة بنفس الأمر لا يميك الموت, يميت إنه إنه يميت الموت بمعنى هذا تصوير الله سبحانه وتعالى يصور الموت على هيئة كبش كما يصور الأعمال على هيئة مثلا رجل حسن جميل الثورة إلى آخره هذا يعني العلماء حملوه على محملين المحمل الأول وهذا تكلمنا عليه إحنا تابقا يعني تم أن تقول إن الأعمال أصلا في الحقيقة لا تتجسم إيش يعني لا تتجسم ليس لها خطائص خارجية أكثر من مجرد الحركة النسبية هذا. وبعض العلماء بيقولوا لا الأعمال تتجسم إيش يعني بل لها ماهيات حقيقية ومن هذا الباب بعض الثلاث كانوا يرون على على يد الإنسان أو على بعض الزائجاته غاثر المعطية لاحظ كيف النمسألة كيف أو آثار المعطية إلا إذا كانت المعطية وجودية فالعلماء بناء على هذين الفهمين للأعمال قال القائلون بالنعمال غير متجسدة قالوا الله سبحانه على يطور الموت على هيئة كبش ثم يأمر بذبحه ليفهم الناس ويعلمهم الآن موت خدود عفوا فلا موت أهل يا أهل النار خلود فلا موت، وأهل الجنة خلود فلا موت. هذا رصيد كناية عن موت الموت. أو إن نقول فعلا إن الموت أمر ودولي، والله صرط لا يعلمه. على الوجهين تحقق المقصود. سواء هذا هادو هدوى كلا يعني يعني وجهة، ولكن طبعا المشهور عند العلماء، الأستاذ الأستاذ لا تجثم لها، وإن كان هذا الأعمال يعني. لا تجثم لها وإن كان هذا يعني ممكن الاستدلال على نقيضه بحديث كثيرة جدا نعم. <تصفيق> بالضبط هذا هو مش أكثر من ذلك انتقال الموجود اللي هو الإنسان من صفه من حالة إلى حالة فقط ثم بعد ذلك حالة الحياة الأخيرة وهاتبة كمان. فحالة البرزة اللي هي إنعلام تعلق الروح بالجسد. هذا يسميها الشارع الموت فقط لا أكثر ولا فقل ومن هذا الباب تم النوم موتا من هذا الباب تم الموت تم النوم موتا لأنه تنعدم اتطال الروح, الروح فشابه الموت من هذا فشابه تسميته بنفس الإسلام واضح كيف المسألة صارع؟ نعم لا أحكي يعني هل فينا ما يصير لا لا انت تفضل تفضل انا قلت شيخنا ما بلمس شي على ايدينا نحاول نطلب بس بدي اضيف انا بعض دكتور حكيه او كره او كذا خلال نظره قوي شيء الله يستر علينا الله يستر الله وكذلك فارك العدم وكذلك الصلاحات ايه جاكي هل من اشتراعي انا مداره ان من الى يعني هذه الصلاحات او كذا اخذ هم اشتراعي من اين ملتح كوي جني انا يعني باقول لك مرة تاني وتالث انا لا اشكال عندي في انك تسأل اي سؤال حتى لو تعترض اي اعترام حتى لو علي تلك كثيري يا كلامك او من دون مش يا كثير فيها عندي الله يبارك فيه. هذا من فضلك يعني بيقول إنه والله يا سيد سعيد الكلام اللي بتحكيه كله غلط وما فيه رأي تينه. بحكي لك ليش؟ ما بزعل منه. بحكي لك ليش غلط وما فيه رأي تينه؟ شوف كيف؟ هذا كلامك ما فيه إشكال ولا تظن يوما من الأيام إنه ممكن واحد يجي يعترض علي اعتراض صادق على منه. لا مطلقا. بالعكس اللي بعترض بعرف إنه اللي بيعترض بعرف إنه بده يفهم أو بده يعني بده يبحث عن الحق. شوف كيف؟ سواء يفهم مني أو يفهم من بطريقة الخاصة يعني. على كل أحوال لا حرث مطلقا من سؤال أي سؤال حتى لو كان اعتراض أي اعتراض هذا أولا أما بالنسبة حقيقة ملاحظة في الأولى أنا لاحظها وأنا لا أريد أنه واحد لما نحكي عن ابن تيمية أو عن الفلاتف أو عن الشيعة أنه يتم الاستهزاء ولكن ربما يعني أنه يتم حركات معينة مثل بحكذا ولكن هذه في الحقيقة ربما تحصل من بعض الناس لا عن قد أجل هذا لاحظة من <متحدث> <متحدث> هو يمكن يكون من القول. من القول والله ما أعرف. ما في يعني هذا نتحمل بعض ما فيها يعني إنه لما الواحد يعني يحمل الحركة أو يشوه الكلام هذا يمكن لأنه درسنا عدة مرات فتبين له يعني ماذا ضعتها فبكتير يعني كيف بكتير بس يعني هو هذا الضحك علامة الاستغراب كما يقولون يعني الأسئل لماذا يسمي الإنسان ضاحكا؟ لا. أنت بتعرف إيش معنى الضحك؟ الضحك متى لما يضحك الواحد في الحقيقة؟ كيف؟ لما أنت ما تكونش عارف إشي لاحظ كيف ما ما بتعلم بإشي فتعلم بشيء يعارض اللي أنت بتعرفه لاحظ كيف يا أهوالتالي تعلم شيء يعارض اللي أنت بتعرفه فتضحك فالضحك علامة الاستغراض يعني إحنا بدنا بدينا نأخل كثلك الأمور <تصفيق> بس هي حقيقة نهية يعني أنا أنا لا يعني لا أنتي إنه بالناس إحنا برضو إنه نتخذ علامات الاستنكار والضحى وغير ذلك لا لا ما بننا لا لا نريد يعني ذلك الله يبارك فيك وهذا أمر المطلوب الله يبارك فيك فأنا لا أريد إنه يعني يتخذ نفس هذا الأسلوب هو يعني طريقة لتقويه المذهب أو لتضعيف المذهب الآخر مطلقا وأنا أرفض إنه أي واحد يجي يستخف بوجرد الاستخفاف بأي إنسان آخر. إحنا حتى ابن تيمية لما نعيد ونزيد هذا دليل إنه مش مستخفين تين. واضح كيف الكلام؟ أنا لما أتعب حالي وأنا أحكي قال كذا لأنه كذا وكان قصد كذا إلى آخره. كيف يفسر هذا على معنى الاستخفاف؟ بل لأني مهتم به وأخاف أن يعني يقرأ كلامه بعض الناس فأنا وذالق في تصوير مسألة يعني وذالق في تصوير فكرة فكرة ابن تيمية. حتى أستطيع أني أبطلها لأنني أنا متأكد أنه كثير من الناس ربما يا تطمعون هذا الكلام تحكوا عم لماذا لا يقال أنه هناك فراغ عدمي شوفت هذا الفكرة لأول واحدة بيحكي نعم ما مالا مال. فبعد هذا العالم ايه فيه ايش يعني شوف كيف المسألة بتطوروا أنه ما تحت هذا العالم من من من حيض يجب أن ينتحق على ما فوق العالم فيصبح فراغ عدمي والله سبحانه وتعالى موجود في منطقة بوائية من فراغ العدمي هذا التطور إحنا بنقول هذا تطور للغيب شوف كيف تطور لا يجوز أن يطرأ على بالك والأنت مقصود منك فقط الإيمان بالله سبحانه وتعالى بالغيب وهذا نوع من من شرط التطور للإيمان بالله وهذا اللي إحنا نحكيه يعني برضو أنا أرجو إنه برضو ما يتم اللحث قدر المستطاع طبعا لأنه ربما يكون خارج عن القدرة. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> والله أفهمه. وأنا ما ما بنكر هذا الكلام بالعكس أنا لو لاحظت أنا نفسي كنت أضايق لما سأقول هذا الكلام ولكن ما بحب إنه يعني دائما أعلق يعني على هذا الأمور. هذا بالنسبة الأول. أما بالنسبة للسؤال الثاني إنه من أين جاء بهذا المفهوم؟ في الحقيقة ابن تيمية قال بهذا المفهوم وبعض من سبقه أيضا قال به من المجسمات. وضعض المزسم والآخرين قالوا به ولكن لم يقولوا بهذا المفهوم بالطريقة اللي قالوا فيها قالها بها ابن تيمية يعني هو تذلك الموضوع وظبطه ليس لأنه كان عنده علم واطلاع على المذاهب أكثر بكثير من من من من اعتقد هذا المذهب. فلذلك ابن تيمية لما يتكلم عن مسألة من المذاهل يجيد تطويرها يجيد تطويرها ليس لأنه عنده علم في بال أما من ترتفه مثل محمد بن الخيطم اللي ابن تيمية نقل عنه وهو من أصحاب الفرق اللي هي ف فالمجسّمة ويعتبر ابن تيمية نقل ابن الخيطم محمد بن الخيطم لما قال لما يقول وقال أهل الجماعة يعتبر نقل هذا المجسم حجة في تثبيت مذهب أهل السمّة وكيف وهذا ارجع على لشرح ال شرح ابن تيمية للعقيدة الأسهمية تجدوه ينقل نقلا عن في تثبيت قول أهل السنة عن محمد بن الهيطم مع أنه ابن الهيطم صاحب فرق ايطمها الهيطمية الهيطميات الفرق والمذاهب هي منصمة فإحنا بنقول أنه نعم ابن تيمية تبقه إلى كثير من أفكاره كثير من الناس ولكن ميزت ابن تيمية وأنه رتبها ونظمها بحيث النصارة مذهباً متكاملا في عنده أدل وفي عنده طرق لمناقشة الخصوم ومن هذا الباب يا أستاذ احنا نهتم ب ونبالغ في تصوير مذهب المتنية حتى نزيل هذا هذا هذه هاد القوة المتلخمة عن مذهبه كذلك احنا نبالغ في تصوير مذهب السيعة في بعض المتائل لأنه كثير من الناس ينخذرون بالسيعة كذلك نبالغ في تصوير مذهب الفلاتفة ونعيد أكثر من مرة نستطيع حكي عن مذهب الفلاتفة أكثر من مرة ليس حتى نركز في النفس ضعف هذا المذهب فأي مذهب يبدو لأول النظر أنه قوي وله إمكانية الصوال إحنا نبالغ في تقريره حتى نبالغ في تدميره بعد ذلك شوف كيف المسألة؟ ليس أفكر من ذلك وبعد ذلك إذا يعني واحد بحكة لأخت هنا مش, <تصفيق> مش <حلو> كيف؟ <تصفيق> يعني احنا يعني انا طبعا يعني لمن لم يعلم انا كل الدروس اللي بعملها انا لا اتمح لأحد انه يقعد يشغل او يعني ما بتمح له اللي بيعمل هيك بطلع برا <شيه>؟ فعلا انا لا اتمح لأحد انه يجي يعني خاصة ممكن الدرس هذا انا متساهل يعني نوعا ما لانه درس شبه عام ولكن الدروس الخاصة أن لا أطمح لأحد مطلقاً إنه حتى لما يسأل إنه يحكي ليه؟ ما فيه شو فيه بدأ تحكي بالكلام منطقي بدك تحكي بالكلام منطقي وإلا كأنه قولك مردوداً يتبهدل في الجلف يعبد يكون مثل إنه بيديره بينه وبين ال... بينه وبينه لا قدام اللي قاعدين يتبهدل هذا أنا منهجي وهذا طريق تعشني كثير كثير من الناس تحبوش هذا الطريقة الله يبارك فيك نعم لاس نحكي بالسيناء الآن قال إنه في آخر لاعب بأرميني اللي قال إنه عنده ثعبان ميت هل قبل كان في عنده نفس الكلام ولا يعني كان في نفسه وده هو كان من يعني أو قال هذا الكلام في آخر عام في هذا هو يعني أظهر يعني أول أوائل المسائل هنا في صن يعني تقريبا 37-38 37 -38 لأنه الله المسائل تقريبا أظهرها مش أول مسألة من أوائل المسائل كانت 697 أو 697 طبعاً نحن لما إيش يعني أظهرها؟ إنه كتب فيها رسالة طبعاً يستحيل إنه يجي واحد يكتب رسالة من دون ما يكون مهد بالقول شوف يكين يستحيل هذا أنا بأتكلم بناحية منطقية يعني بنقيض قياس الغائب على الشاهد فيما هو متماثلان بالجن يعني أنا يستحيل أني أنا آدي أكتب هيك بفجأة من دون ما أتكلم مع أي حدا من دون ما أناقش أي حدا هذه أكتب رسالة في الرد على أو رسالة في مفرة المذهب الأسقعي. ولا حدا بيذهب يعرف إيش المذهب الأسقعي ولا حدا بيعرف إيش ضد المذهب الأسقعي. هذا أكتب رسالة لي صغار البحرين مثلاً. شوف كيف؟ فأنا بقول منطقيا منطقيا بالقياس إلى عادة البشر وطبيعتهم في الكلام يستحيل أن يكون ابن تيمية قبل ذلك الزمان ما كان يتكلم في هذه المسائل. ولكن خالد الأزرق في أوروبا ما كان يتكلم عنها بين وبين أصحابه. في بعض المجالس من دون ما يكتب شوف كيف هذا مش مستحيل يعني مش مستبعد لما يجي واحد مثلا يجي يعترض انا مثلا ادرد فيه جي واحد يعترض على مسألة معينة يعني مجرد اعتراضه مش معنى انه انا بده اكتب رسالة في الرد عليه ولكن لما يجي واحد يكتب رسالة في الرد او في بيان مذهب اخر غير الكلام اللي احنا بنحكيه انا موقع براحكينه فعال شو اللي بحكيه. فما دام الكلام في طور ربما لا يلتفت إليه كثيرا ولكن <تصفيق> كانت يعني فقط فلنكمل الموضوع الآن نعم والقول بالتعليل والطبيعة كفر بالإخناع وقولهم في النار طبيعة الإحراق باطل لأنه كفر بالإخناع إذ لا فاعل إلا الله وحده وهو الفاعل المختار ويستحيل الجهل عليه تعالى كيف يعني أنه القول بالطبيعة كفر؟ أم أنه يسأل قائل خير الله لأنه يتحر في الإحراء أول إيش القول بالطبيعة مطلقا يعني بالنسبة لله أو لغير الله كيف يعني أن القول بالطبيعة كفر؟ بالنسبة لله سبحانه وتعالى نعم يعني أن يقول قائل إن الله سبحانه وتعالى يفعل الأشياء يوجد العالم بطبيعته يعني مجرد وجوده يقيب عنه العالم شو كأنه قال ثلاثة هذا كفر ليس أنه يستلزم نفي الإغارة عن الله سبحانه وتعالى ثم يستلزم المجانة بين العالم مبين الله لأنه هذا نوع من الولادة نوع من الولادة والله سبحانه وتعالى قال لم يلد ولم يولد الفيض نوع يعني الذي يقيب عن الذات هو مساند للذات يعني من نفس الانسحاب من نفسه حقيقتها يجب أن يكون، فلذلك قال الفلاسفة إن هناك طبيعة الوجود واحدة، الوجود مشترك معنوي عند الفلاسفة واحد في المسألة، أما عند الشاعر فالوجود مشترك لفظي وليس معنويا الوجود مشترك لفظي، بإيش يعني الوجود مشترك لفظي؟ عندما نقول إن الله تعالى موجود ونحن موجودون لا يستلزم ذلك بأي وجه من الوجوه. كون وجودنا من حقيقة وجود الله فقط هو اشتراف لطيف فإيش الكلام اللي كنا نحكين نفس الطبيعة ليس الطبيعة لماذا نقول أن القول بالطبيعة كفر لما بينا لأمور كثيرة جدا منها عدم إثبات الإرادة لله ولذوم ما يلزم من من المتانفة والمشابهة وغير ذلك طيب بالنسبة للموجودات الطبيعي القول بالطبيعة كفر ولا مش كفر يعني احنا خلينا ايش باطل ولا مش باطل ناس الحين حتى ما نقدرش تحسس كبير للمسألة نعم يعني واحد... ايش يعني القول بالطبيعة ايش يعني ما اول شيء قبل لما نحكم عليها بدنا نفسرها حتى لما نتكلم عن شيء فاهمينه نعم ايش يعني النار خلينا نتكلم عن النار كيف يعني أنه النار تحرط بذاتها؟ يعني أنه الحرق هذا من فعل النار نفسه يعني إيش يعني من فعل؟ هي التي أوزدت الإحراق واضح كيف المسألة؟ يعني هي الإحراق هذا ينوزد بنفس هي النار هي النار هي التي أثرت فأوزدت هذا الإحراق هذا المعنى نحن ننفيه بل غاية ما نقوله كل كلما حصلت النار حصل الإحراق بخلق الله سبحانه وتعالى هذا العالم على هذا النمط وهذا النظام فلا يوجد هناك أي عله واي معلول في داخل فناء العالم بل الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم على هذا على هذه الصورة غاية الأمر أنه جعل له طوالين محددة بحسب إرادته لا بحسب الأمر في ن بحسب إرادته لا بحسب الأمر في نفسه فأراد أن يوجد العالم على هذا النمط أراد أنه في هذا العالم نحن عندما نشبع نتعب شو كيف المسألة عندما نسبع يوم تالي بطننا طعاما نتعب هذه إرادة من إرادة الله هل هذا قانون عقلي واجب إنه كل ما واحد سبع ااا وأكل كثير تتعب يعني هل هذا قانون عقلي يستحيل أن ينقطع يعني أي معنى إنه واجب شو رأيك ليش ليش أنا طبعا لما أسأل مرات يعني ما بيكون حظي إنه أحرك الذهن شوية، ليش إنه رأسه يتحرك قاصلاً ويتحرك خارجًا وخلاف؟ ليش؟ بدي مثال هيك سريع نعم. الشيخ أنا بإشباع يتم من الله عز وجل ليس من الطعام نفسه إذا الله أراد ها. أن يعني أن الإنسان يشباع هذا أكيد يكون سبب. أنا كان أنا كان سؤالي إنه واحد أكل أكل طلب تغمة. بعديه بطل سبقين. هذا الأكل وإنه يصيبوا تخني وما يقدرش يقوم بعد ذلك هل هذا أمر واجب إنه إذا أكلت كثير في أي حال وفي أي عالم وفي أي وجود لازم منك يعني تقعب؟ يعني هذا أمر متلازم عقليا يعني مستحيل إنه ينفك؟ نعم لا طبعا لأنه غلية الحرارة تخالف هذه القاعدة كيف؟ تخصوص يجوهادراهيم هذا في النار؟ أه، تخصوص مثلا مثلاً هذا مثال طيب تخصوص الأكل أنا برجع على الأكل عشان ننتقل منه ل للمدام اللي متعودين نحكي عن المار، نتكلم عن الأكل حتى أريكم إنه هذا المسألة عامة وليست في المار فقط. نعم. في اليوم القيامة. آه، رأب الله. كيف؟, كيف. أو... مستحكي لي بلا شيء كيف؟ مستحكي لي. <تصفيق> يوم القيامة أنت تأكل قدر ال... يعني قدر ما شئت أن تأكل لا يترتب على ذلك تخمة بل يخرجوا في الحياة الدنيا يخرجوا ندائس أكله. عرق له رائحة معينة وأشياء أخرى قذرة ولكن في اليوم الآخر نفس الأكل اللي بتوكله مش فرطة طبعا يكون نفس طبيعة الأكل في الحياة الدنيا ولا أنت طبيعته تكون في طبيعة الحياة الآخرة أيضا ولكن يخرج عرقا مثل لونه مثل وما في شيء متقمة في الحياة الآخرة وهذا تكلمنا عليها تابقا أن حيثية الحياة الآخرة نشأة أخرى القرآن بيقول إيش؟ نشأة أخرى نشأة أخرى لاحظ كيف لاحظ التعبير كيف؟ نشأة أخرى غير هذه النشأة يعني وجودا آخر مخالف في الحقيقة في الطبيعة في الكيفية لهذا الوجود الحالي لذلك أنتم تتنعمون نرجو الله تعالى أن نكون من المتنعمين في في تلك الحياة برحمته وبفضله نتنعم بحيث إنه لا يتلطب على تناعوينا وتلذزنا بالأكل أو تلذزنا بالسموات، لا يتلطب عليها خمول أو آلام أو شيء آخر. إذاً أمكن وجود لفجاءة بين الكسرة الأكل وبين السقمة. إذاً التلازم هذا تلازم عقلي أم تلازم عادي؟ تلازم عادي، لأنه لو كان تلازما عقليا لصحاء لفجاؤه في الحياة الدنيا أو في الحياة الأخرى. كما قلنا لو كان التلازم ولاحظ كيف المسألة صارت. كما قلنا ما إن التلاذ مبينا في عدم وجود إله آخر هل هو فقط لأنه تسأل لعالم واحد يعني ممكن يوجد عالم آ عالم عالم آخر فاا يكون مثلا إله آخر مثلا؟ لأنه لأن لأن تعدد الإله مستحيل عقلا يستحيل أن يصدق العقل في أي طور من أطوار الوجود تعدلا لها ولكن في حالة الشرع والتخم وغير ذلك وكذلك في ترتب الحرق على النار وعلم ذلك هذه تلازمات عادية هذه تلازمات إيش يعني تلازمات عادية ماذا يعني تلازمات عادية نعم من قطعين نظرة البشر إلى هذه العادات حكموا أنه يغير على الأمر إيش يعني عادية عادية إيش يعني عادية يعني, يعني مش عادة الناس ممكنة يعني ممكنة ممكن. ايش يعني ممكنة بالضبط ان الله اراد ان يخلق على هذه الصورة واضح كيف المثالة ولو اراد, أراد ان يعني يكرر خلقها على هذه الصورة ولو اراد كثر هذا التكرار لكثره كما فعل جلس عنه في حادثة ابراهيم عليه السلام واضح المثالة كيف صارت هذا هو العادة مش عادة البشر نفسهم عادة الكون كله يعني الكون جرى على نمط معين من الاضطراب بحسب خلق الله سبحانه وتعالى له وهذا الخلق ليس واتبا على الله سبحانه وتعالى بل هو بإرادته ومدى شاء يكسر هذا النمط من الاضطراب هذا هو معنى عدم لزوم طرد العادة عدم وزوب طرد العادة ماهي طرد العادة؟ مش طردها بره؟ اختراص هذا الموضوع ايش يعني عدم وجودها يعني عدم وجود اضطراب العاده في حكم العقل بل هو في حكم الوجود الخارجي فقط مش اكثر ولا اقل نعم نعم جميل احنا نقول هي على التطبيق هو تطبيق ليس بالعقل ليش ليس بالعقل لانه نحن خاطبناهم بالعقل وأثبتنا بالعقل فساد هذا التطور فهذا التصديق بالهوى أو بالوهم أو ظنوا أن هذا التطور ملائم للعقل ولم ينظروا فيه تقليد أو هوى أو وهم أو اعتقاد فاتد أو أي شيء من الأشياء لأنه العقل لا يتعدد الوهم؟ لا يحد يحكيه لي. تبطحنا بعدين <تصفيق> <تصفيق> الوهم ليس مصدر العقل <تصفيق> معنى ذلك انه العقل بالوهم. ما الوهم, الوهم عبارة عن قوة على التخيل الوهم ايه معنى الوهم لاحظ كيف مراتب الحف اول شيء ال ال ال ال الحس يدرك الموجودات الخارجية تنتقل قوار عن الموجودات الخارجية بحسب ما يلائم هذه الحوات التي خلقها الله سبحانه وتعالى فينا تنتقل الى سئر تنبول حافظة يحضر هذه الصور بصير في هناك مكان آخر في العقل بيجمع هذه الصور مع بعض بيجي هناك شيء اسمه النسب بتحرك هذه الصور لاحظ كيف المساله بتحرك هذه الصور اللي هي مأخوذة من العالم الخارجي اللي هو هذا التوهم التوهم إنك تتوهم ايش يعني تتوهم هذا توهم ايش يعني لما تحكي توهم يعني هو أنشأ صورة في نفسه وليس لها مصدر خارجي أنت بتتوهمي، إيش يعني بتتوهمي؟ آه؟ يعني تركيب صورة. يعني تركيب صورة. ليست ليست موجودة في الخارج فالانت اخترعتها في ذهنك. شوف كيف كدة إنه الواحد يتصور، بتتوهم وجود العمق. يتصور أو يتواهم وجود جبل من ذهب أو بحر من ذهب، وجبال من من ذهب. شوف كيف المسألة. هذا توهم هذا أنا الآن بإمكانني أقترع في ذهني الآن في ذهني. الآن وأنا جالس معكم صور كثيرة جدا بالوهم ليس لها نطاق خارجي اخترعتها أنا عن من من تركيبي لجلسيات الصور التي أخذتها عن طريق الحواس هذه هي المساله ان شاء الله نعم انا لا اي حاجه الوهم الوهم هو مش باي حاجه الوهم بعد الحواس النفس نفسها تتحرك النفس نفسها إذا تحرك في هذه الصور، إيش يعني تحرك؟ تتحرك بحر شوف تبيحها بالهوى والرغبة يعني أنت الآن بتملك صورة عن البياض تملك صورة عن الجمال تملك صورة عن مثلا حفان لماذا نحكي صغلة ثانية؟ بتحكي إيش أنه لو الحفان هذا بطل له بطن كبير بل كان بطنه مثلا بامر في بالمسألة انت ممكن اللي, شفت اللي شفته بالخارج حصان مهرجا صح ضعيف وسيخ ولكن انت تمتلك في في ذهنك في, في, في خيالك صور اخرى عن الحصان اللي دابه رافع اللي له عرب اللي له كذا فانت بتغير هذه الصورة اللي تمتلكها الآن عن طريق الحص بتشكلها بحسب ما تريده في ذهنك في خيالك في وهمك هذه الحركات حركات للنفس وليس حركات للعقل نفسه لأن العقل لا يتحرك بالمحسوسات بل يتحرك في المعقولات واضح كيف المسألة يعني لما أنت تتحرك في هذه الأمور مثل ليست هذا هو عمل العقل نفسه بل هو عمل النفسه. النفس النفس يتحرك هذه الأمور بحسب الرغبة والهوى. لذلك يعني أمر مهم جدا التوهم التوهم هو أمر مهم جدا في الإنسان لذلك كثير من الأمور إنما تصدر من الإنسان أفعال فيه بحسب ما يتواهمه. لاحظ كيف المسألة؟ بحسب ما تتواهمه تصدر الأفعال. أنت بعض الناس بتحبهم لأنك وهم تملك صورة عنهم منهم يكويسين. أنا بحب مثلا محمد. لو أعلم إيش بيطلع بعد ذلك؟ لو أنا أغير وهمي عند لما واحد يجي يلعب كراتي إيش يعني يلعب كراتي؟ ظل يحكي لعبد محمد كيف يعمل؟ كيف يعمل؟ صورة محمد في وهمي. بصير أكرهه. لاحظ كيف؟ بنبعث مني شعور ثاني عنه لأن صورة صوري الصورة التي أمتلكتها عن زين مثلا اختلفت فانبعث عندي شوق آخر ذو طبيعة أخرى غير السوق الأول ميل نفساني غير وهذا كنت أحبت أكره فهذا بالحسب هو في الحقيقة وحده هو ثابت في الخارج نفسه ولكن الذي اختلف عندي تصور عنه الآن ممكن واحد يتصور شيء مش بقوله الكلب لما يتصور يعني حاشاكم الكلب لما يتطور إيش اللحمة يسير لعابه هو ما شاف اللحمة هو جاءت صورة اللحمة في ذهنه فالجسد الإنساني منبني على الوهم أساسا لذلك يجب أن يكون الوهم بحسب العقل مش العقل بحسب الوهم وهذه مسألة مهمة جدا لذلك نحن لا نحن لا نحكم الوهم في الاعتقاد بل نحكم العقل في الاعتقاد ونحكم العقل بإيش؟ بنفس الوهم فنحكم على بعض المتوهمات إنها معقولة وعلى بعض المتوهمات إنها غير معقولة فليس كل ما قام في الوهم فهو معقول بل بعضه معقول وبعضه غير معقول فالعقل أعلى مرتبة من الوهم واضح إن شاء الله كيف الكلام؟ تفضل خلينا نكمل إشتري ممكن بعض من الأوهان وبعض من أكباب أخرى يعني تشعر بها ما؟ ويستحيل الجهل عليه تعالى وهو ضد العلم والجهل قسمان مركب ورصير حقيقة المركبة تصور الشيء على خلاف ما هو به وهو أن يجهل الشيء ويجهل جهله به واضح لهذا لماذا جهلا مركبا لأنه ملكت عن الشيء غير الواقع تطورت الشيء على خلاف ما هو، يعني لا ان عرفته على ما هو، ولا تركته في حاله، لا انت لبّت هذا الشيء الخارجي صورة ليست تطابقه هذا اسم جهل مركب. اما الجهل البسيط فهو أن لا توجد صورة في نفسك عن الشيء الخارجي. هذا جه... هذا عدم المعرفة. أصلاً. هذا جهل بسيط. والبسيط أن يجهل الشيء ويعلم أنه جاهل به، وحقيقته عدم العلم بالشيء فيما شأنه أن يعلم. اعرف اني سمعني الشعر اللي بحكيهم الحمار والحكيم صح قال طالة... طال نعم هذا الحمار قاله لو ما كنت وركب لو انصف الدهر ما كنت وركبوا نعم اه كان صاحبي ثاني ركب المركب جهلي أنا جهل رصيح، وطاحبي جهل جهل أو جهل طاحبي جهل جهل مركب. أنا جهل يعني هذا لأنه الحمار بشكي كان راكب عليه واحد فيلاطوس. فيلاطوس يعتقد إنه العارم قديم، فالحمار بفكر لو أنصفت ظهره ما كنت أركب، يعني كنت أنا اللي لازم أركب على توم هذا الفيلاتوس. يعني هي هو على يتناخدها من الفيلسوف. تو طب يقول لأنه جهلي أنا جهل بطي فأنا ما بعرف شيء عن العالم وجهل صاحبي اللي راكب علي جهل مركب. فالمفروض أني أنا أكون نعم صدر هذا الكسمان مستحيلان على الله تعالى ويستحيل عليه أيضا ما في معنى الجهل كالشك والظن والوهن والدهول والغفلة والنسيان وكون علمه ضرورية أو نظريا أو بديهيا أو معرفة لأن المعرفة ما, ما ما تقدمها جهن على قول بعض العلماء أو كونه يقينيا لأن اليقين ما ثبت بالدليل أو كونه نظريا أو كسبيا طبعا هذا كل الكلام طبق الكلام عليه طبعا نعم ملاحظة المعلوم يشمل الواجب والمستحيل والجائز ملاحظة التقابل بين العلم والجهل المركب تقابل بين الضدين وبين العلم والجهل البسيط من باب عدم العلم والملكة ماذا <سيح> يعني تقابل ضدين ضدين <سيح> <سيح> <سيح> يعني وجودين متخالفين مع بعض يعني. أما العدم والملكة هو وجود وعلم وجود نعم وحيث ثبت العلم انتفت حقيقة الجهل والملكة فالعلم هو نعم. ويستحيل عليه تعالى الموت وهو ضد الحياة وكذلك يستحيل عليه ما في معنى الموت مثل أن تكون حياته تعالى بروح أو نفس أو بأكل أو شرب. أو, أو, أو نوم نفسي. نفسي. نفسي. نفسي. أو نوم نفس نفس أو نوم أو سنة أو غير ذلك من أقسام الحوادث يعني. يعني إطلاق النص في القرآن أي. تعلم ما في نفسه ولا فعله ما في نفسه يعني هذا الذات مش إنه فيها روح لله سبحانه روح نفسي. لا نعم ملاحظة هناك مذهبان في حقيقة الموت الأول يقول الموت عرب يعقب الحياة فالموت على هذا المذهب وجودي لاحظ يا شيخ اللي قال عن الموت مرحبا نعم والثاني <تصفيق> <تصفيق>